بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على الكتاب لأولي الألباب البدائع العجب العجاب وجعله حالياً بالأحرف السبعة وكمال الشرعة واصل الخطاب وصانه من شين اللحن المحو ما الباقية امسداد الأحقاب لله على لأولي وجعله كل لحقيته من من ومن ما عبده هدى وأودعه ونصبه آيته يشهد وذكرى شين يسترى في عن بكشف باب كل وطرؤ ووعد ستقل ق وسنريهم ل جل وعلا آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد و صلاه رب ي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه ق ر آ ن وتنزل من بين يديه أ و إ ل ي ه ف ل ق ا ن و ذ و ن ب إ ذ ن ه كتابا وديوانا و ق ا م صرحه الشريف حتى استوى سامقا ب ل ي ا ن ا فجزاه الله ع ن ه أ ح س ن ما جزى نبيا عن قومه ورسوله عن امته اللهم اهله وسيلته الفضيله الذي ه وهذا ثالث محاور شجرة المعارف القرآنية شجرة المحور و ا ل ذ ينتمي هو محور ي إ ل ى علوم العلوم المقصديه أو المقصد علوم اللباب م ق ص و م ا ل ل علوم الجوهر ا ل أ ش ر ف هذا المحور لاش ك أ ن ه متشعب وبالتالي فقد انبنى على تشعبه تصعبا بحيث سنحاول ب إ ذ ن الله جل في علاه حصر الانتشار انتشار هذه الفروع ان جعلها في خ م س ة ب إ ذ ن ه تبارك وتعالى تقريبا على قارئ الاتقان وعونا له واسعافا على المتابعه للتكمله ولا ندعي كما لا و ش ب ه أ و ل الفروع ضمن أ و تحت هذا المحور هو فرع ه غريب الكتاب ب أ ف ن ا ن ه التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا لوجوه النظائر و ا ل أ ف ر ا د والفرع الثاني فرع علوم إ ع ر ا ب ه أ ي نظمه أ ي مجيئه في التراكيب على نظم قانون الاعراب إ ع ر ب ي ن بالنظم ي لهيئة ت ك ي ي ب ة لفرض ل ك ت ا ثم تالت الفروع الفروع العلوم ا ل م ع ر ف ة ب أ ح و ا ل النص ت ا ب ع و ن يا ج م ا ع العلوم التي تعرف ب أ ح و ا ل النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة في مقام الاستنباط سواء كان استنباط حكم ام استخراج معنى حتى تعم و ا ل م س ا ئ ل ولضم ما يندرج تحت هذا الفرع نقول إ ن من بين هذه العلوم أ و من بين أ ح و ا ل النص ما يرجع لوضوح دلالته أ و خفائها وهذا يندرج تحته ما يسمى بعلم العام وعلم المطلق وعلم المجمل وعلم المحكم ومقابلات هذه ا ل أ ر ب ع ه ل أ ن ه ا تتفاوت في وضوح الدلالات وخفائها ا ل م ب ي ن كالمحكم والمجمل ض ح و ا دون ذلك يفتقر الى بيان ولا يمكن الاستدلال به والمطلق إ ذ ا وجد قيده احتاج إ ل ي ه ل أ ن قيده يعينه المقصود ببيانه خصوصا إ ذ ا اتحد السبب والحكم كما هو معروف ي ن د ذلك ثم منها أ ي من احوال النص ما يرجع لمستوى آ خ ر غير مستوى و ض ع الدلاله وخفتها وهو مستوى استمرار الحكم أ و ا ن ت ه ا ئ ي ويدخل تحته علم ا ل ن س خ و ا ل م ش و ر و ث ا ل ت ه ا يرجع لرجوحه أ ي لرجوح النص على معارضه ان وجد ولو في ظن الواجد و ه ذ ه يدخل تحته ما يسمى بعلم المشكل والمختلف أ ي ا ل م ه م ل ل ا خ ت ل ا ف ومن هذه ا ما من يرجع أي ه حول النص لبيان جهه ا س ت ف ا د ة الحكم من أ ي ن أ خ ذ ن ا الحكم ويدخل تحته علم ا ل م ن ط ق و المفهوم فقد ت خ ذ الحكم من م ن ط ق النص تأخذه من مفهوم النص. فظهر ه م النص ف من هذا أ ن العلوم ا ل م ه ت م ة ب ح و ا ل النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة يمكن تصنيفها إ ل ى هذه ا ل أ ر ب ع ة علوم تبين ج ه ة ا س ت ف ا د ة الحكم و ع ل م المنطقي والمفهوم لاننا نقول سيدنا ه الحكم أو هذا المعنى من منطوق المعنى وهناك النصوصية ا وضوحها مستوى, أو مستوى ودخلوا تحتها العلوم ل م المحكامة وهناك علوم تشتغل على هل هذا الحكم مستمر أ م منتهي وليع او م ن ت ه أ لا بالناسخ فهي تبعث في وجود الناسخ مستمر الدلاله او متوقف الدلاله وعلوم تشتغل على ما وجد له م ع ا ر ض ولو توهما لدفع ذلك إ م ع ا ن ا في ت ف ع التناقض عن الكتاب وهذا الذي يسمى بعلمه مشكل الكتاب أ و مختلف الكتاب وقد أ ف ر ض ه بتصنيفه بن قتيبه في كتاب له ت أ و ي ل مشكل القران آ ن ك ت ب ف في ي س بابه وفي ر قطرب د ه هذا ولكن لم ص الشنقيصي ل والشيخ الأمين البيان ل ن ا صاحب ضوء هذا رسالة والاضطراب قريب فائقة في الباب اسمها دفع إيهام الاختلاف في آي الكتاب في دفع في من أو آية العلم الوقوف عنده أ ن ا عندي باب من أ ب و ا ب ي ت أ ك د من أ ن هذا ا ل ق ر آ ن كلام الله واياته لان ربنا سبحانه وتعالى جعل من بين شواهد كون هذا ا ل ق ر آ ن كلامه هو خلوه من التضارب والتناقض لان هذا يؤكد ا ل صدقيه وكون مصدره عليم خبير تنزيل من حكيم عليم او حميد لا يمكن ولا يتصور ان يجيء القران من عند الله ثم يحصل فيه تناقض و اختلاف او يجيء فيما يفتح الله على الناس من علوم ما ينقضه ينقض لا يمكن ولذلك قال تبارك وتعالى أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أ ي تناقضا ل أ ن الاختلاف اليسير لا يقل فيه كثير اختلاف ل ا الكثير ه ع ن ي اختلاف ت ن ا ق ض أ م ا اختلاف التكامل والتنوع أ و الاختلاف مع انفكاك ا ل ج ه ة فهذا اختلاف لا بد أ ن يكون في القول قال تعالى الله انزل احسن الحديث كتابا متشابه الاتفاق مثاني م ت فهو ر ق ف فيه فهو الجامع الجمع ا في طر ا ل و ح د ة كما يقولون مختلف متناسق وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وفي التصريف تقليب على وجوه م خ ت ل ف ة ولكن البيان هدف واحد ولتستبين سبيل المجرمين لتظهر ا ل ح ق ي ق ة فللاختلاف وجهته ولكن ا ل و ح د ة في المقاصد و و ح د ة هذا شيء واحد وحتى يتضح لكم ب ع د م يتصلوا بهذا الفن أو ه ذ انبهوا المبحث و الى أ ن أ و ل من أ ث ا ر م س أ ل ة التناقض في الكتاب تعرفونه هو عندكم هم الخوارج ل أ ن أ ه ل الزيغ دائما الزيغ الذي في نفوسهم يدفعهم ا ل ع ب د ا ل ا د ل فضمن مسائل ن ا ف ع م ن ا ل أ ز ر ق و أ س ئ ل ت ه لسيدنا عبد الله بن عباس جافيه ء اني إ سائلوك عن قول الله تعالى أليس المشركين والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا ف أ ج ا ب ه ابن عباس هو هذا النزوع يعلم كاني أ ن معنى ي ل ل ك ك ا تعالى م أ بك, بك ق ا ئ ل ه ك أ ن ي بك قائله عدت من عند أ ص ح ا ب ك لتقول لهم س أ ذ ه ب إ ل ي ه ف أ س أ ل ه عن متشابه الكتاب اي عن مختلفه ومشكله واني ساجيبك قال له ب ا ل س ب ه لقول الله تبارك وتعالى قالوا ي والله ربنا ما كنا مشركين فنفوا أ ن يكونوا مشركين وهذا كذب منهم كذب ثم يقول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا بما أ ن ه م لا يستطيعون أ ن يكذبوا ولا أ ن يكتموا ما هم عليه من الكفر في ولايه هذه تناقضها باي ش ي ن فكاسنا الله بن عباس المتدبر الكتاب ببيان السياق السياق مختلف الآلة هؤلاء و ق ف و ا و ر أ و ا بين أ ي د ي ه م في فصل القضاء كيف أ ن الله لا يقبل من مشركين صرفا ولا ه د ل ا يعني أصلا ولا نافلا ولا نافلا وانه ل فضلا فرضا ولا ا ا ف ل و أ ن يبدو مع من ليسوا مشركين ميزان, ميزان العدل أ ق ل ا ل م ؤ ا خ ذ ة مع غير المشركين فيتمنوا يعني ي ف ق ولكنهم و يدعون ا هم ساعتها ما ا مشركين ك ن أ ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل كما في آ ي ا ت اخرى وضل عنهم ما كانوا يدعون نسوا الياتهم شوف كيف يجمعون ابن عباس النصوص ا ل ق ر آ ن ي ا ل ل ي تضع في ذهن ا ل ق ا ر ي واحده ثم لما يرد عليهم ب أ ن ك م مشركون وقد كذبتم يتمنوا و يود ق ل ي و الذين كفروا وعصوا ا ل ر س و ل لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا ي ك ت ب و ن الله أن يودون ن في ه احد ي يكذبوا يكتبوا ة المطاف هذا الكذب لو لم لو لم الله ل هذا د ي الذي كتموه وقلهم ما كنا مشركين وذلك حين يروا سبيل يقول يا ث ما كنا لا النجاج المطلقة وقلهم وذلك إلى لتنال كتموه أنه من ز الكذب الى ما نحن عليه من فساد ا ل ط و ي ة فظهر ا من هذا ف ر ت ف ع الاشكال ووجه ارتفاعه بيان ان السياق مختلف والموقف مختلف والمقام مختلف وهذا من الوجوه التي ادراه الى الاختلاف ثم مما ذ ك ر و ا للعلم في وجوه الاختلاف التي إ ذ ا غفل عنها أ و ق ع ت صاحبها في ض ر ب من مشكلي وربما ب تجاه ا ل آ ي ا ت وكانها م ت ع ا ر ض ة منها اختلاف الموضوع يكون اختلاف, اختلاف الموضوع إذا ا خ ت ل ا ف الموضوع عن ويختلاف الموضوع ويختلاف الموضوع ل ويختلاف الموضوع ويختلاف الموضوع ويختلاف الموضوع ويختلاف الموضوع لما بدأ شيء متناقض مع بدا شيء شيء آخر فقال ي ك الله ا عوان ا ا الموتون ل يقول ل ف بسبب تبارك وتعالى في العدل مع النساء ولن ت س ت ط ي ع و ن تعدلوا ي بين النساء ولو حرشتم هذا نفي إ م ك ا ن العدل نفي إ م ك ا ن العدل معهم لا يا ا خ ر ى ف إ ن خفتموا الا تعديلوا فواحده فهذا فيه تلويح نفس ب إ م ك ا ن العدل نفي ه نفيه الامكان إ م ك ن وإثبات إ ا ل إذن مرة مرة إذا هذا تناقض تنفيه تنفيه العدل المتدبر تنبه مرة مرة لم ل واثبات وجد أن محل ل محل ل ن ف ي غيره ا إ وإذن فكت الامكان ه ي ف الموضوع ما ما هو أن ما ما نفي من العدل ولن ت س ت ط ي ع أ ن ت ع د ي ل ه محله الميل القلبي ما تستطيع أ ن تعديل بين نسائك إ ذ ا كنا كترا متعجزات لا تعديل وميلك المهم ما يتعلق هذا الميل ومثل تميل كل الميل فيما خاص إحساسك ما هذا أما تستطيع بينهن أن بأثر بعضه هو الاختلاف فهذا لا حرج فيه من يقع حرج الذي لساد من قسمك ولن تؤخذ به ما لم يؤثر في حركتك وسعيك اما ما ذكر من إ م ك ا ن العدل فموضوعه مختلف وهو توفيه الحقوق توفية خفتموا تعديلوا خفتموا علمتم الحقوق وإن ونضنا بالخوف فيما يجب العدل فيه فإن العلم على الصحيح فإن فيما فيه النفقشي يجب الصحيح غير قادرين على العدل فيما يجب لا العدل العلم العدل العدل على على أن أنكم من وغيرها ا والكسوة ل م ب ي س و من ا ل أ ش ي ا ء التي تعتبر قدر بالاصاله وتمامها بالعرف المرعي ي يعني إلا الإنسان يعلمه إذا كان يعني هذا نفسنا وليخدره فكت التخوف فقط التخوف فكتي شيء فقط تقوم ح الانسان لا يخاف من ا ل أ ل و ا ن يخاف من ا ل أ ش ي ا ء التي وكثيرا ما يجيء الخوف من العلم في موارد من الكتاب وهذا في اين نبحث ه في علوم ا ل ق ر آ ن في المفردات علم الغريب أ و في الوجوه والنظائر وهو ان كذب الخوف تطلق على معانيه منها العلم منها؟ في علم الغريب في ق س م أ او في فنني ا الوجوه والنظائر غرض منا هو أ ن تكون د ل ي ل بين يدي الباحث في علوم ا ل ق ر آ ن تيسر له أ ن اداب الى هنا وهناك فيما يتعلق بمعرفه من بين أ س ب ا ب الاختلاف الذي قد ي ه م التناقض ايه اخرى فيك الحمل الحمل يقول ربنا تبارك وتعالى فيها إ ث ب ا ت كونهم في حال الشكر ونفي كونهم سكاره فكيف نفي الشكر و ن ث ب ت ه ا قد يعترض عليك معترض ت ر ن س السكاره وما هم فتقول هذه ا ل آ ي ة اختلف فيه الحمل ا حمل السكاره ا ل أ و ل ى على السكر ب ا ل ه و ا ل مش السكر بالشراب سكاره أ و سكرى من ا ل أ ه و ا ل من ش د ة ا ل أ ه و ل وما هم بسكارى شراب إ ذ ن فالمجبج ي غير غير المنفي فانفكت هذا يسمى سبب الاختلاف فيه الحمل حمل السكر على المجاز والتاني على الحقيقه ة فانفكت ج ي ومن سبب الاختلاف أ ي ض ا ما يسمى باختلاف الاعتبار ومتل له ف م ا ص ا ر ك اليوم حجيج وقوله تبارك وتعالى خاشعه ة دل ي ن ظ ر و من طرف ذل ينظرون ي من طرف خفي ينظرون شزان من غير تحديد إ ذ ن في بصرهم ضعف وقوله و تعالى فبصرك اليوم حديد قوي مفتوح لا يترك شيئا ويستوعب المرئيات كلها فكيف هنا اثبت بصرا على ن ح و هنا اثبته خ ف ي اذا على عدل إ الاعتبار أ و الموقف الموقف أ ن ه م في موقف حين يبعثون ويكشف الحجاب ويرتفع ما كان حاليا بينك وبين الغيب خصوصا الذين كانوا يكذبون به فتبدو لك ا ل آ خ ر ة بشيء يفاجئك في جزئه وكله فإذن أنت كلك عين كلك ه عين ق ا تعالى فكشفنا عنك غطاءك والحديث مع الكافر الذي كان يرى للموت ن ه ا ي ة كل شيء و ل ي ؤ م ن و بالغيب بصرك اليوم حديد لان ا ل آ ن أ ص ب ح ت ترى الغيب شهاده ة وقال قوي كنفوذ و الحديث فيما حديث د ينفذ ن من موعد أما موقف أغراف الآية آخر خفيفة هي في طرف ي ع ر ض و ن على النار فيرونها ويتيقنون ه م د ا خ ل ن اليها ويدركهم من الذل ما الله به عليم وتصبح نظرتهم ا ل آ ن ليست نظره الانبيار ا ل أ و ل لمشاهد الغيب المنكشف و إ ن م ا هو للخزي الذي لفهم وحاط بهم واكتنف وجودهم م او أ الذي يودع كل شيء ل أ ع ز ز عدم أ م ل ه في شيء إذن ف ا ل م و ق ع مختلف وبالتالي ليس أ ن ه م في نفس الوقت الذي ينظرون فيه بطرفين ببصر حديد ينظرون من طرف خفي هذا لا يتصور ولو جاء في نص القران لا بدا متناقضا ومن جهه الاخرى جهة اختلاف الاحوال الله تبارك وتعالى يحدثنا في قصتي الوالد تعرفه الوالد تعرفون والدكما تعرفه الوالد نسيت الوالد ا ل أ و ل أ ب و ن ا آ د م الله تبارك وتعالى آ ن س ن ا بالحديث عن والدنا الذي كنا في ظهره واذا اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذ ر ي ا ت ه كنا في ظهره نطفا كالدر وشهدنا الله على عليه على حقيقة ر ب ونحن ي وإلهيته ت ه و في طي الخيل و أ ن ط ق ن ا وعرفنا اعرفتموني قلنا نعم عرفناك تربنا خ ل ي ش ه د و ثم أ د ر ج ن ا في ظهر آ د م إ ل ى أ ن يصل إ ب ا ن الظهور إ ل ى حين انتهاء الوجود إلى جال المحدود ق ص ة الوالد ق ص ة م ه م ة جدا في الكتاب ومن ع ن ا ي ة الكتاب بها أ ن ه جعلها من أ و ل ي ا ت ا ل أ و ل ي ا ت س و ر ة ا ل ب ق ر ة افتتحت ب ث ل ا ث ة ا لا ميم و ب أ و ل حرف في النطق وفي ا ل ك ت ا ب ة وفي ا ل ك ت ا ب ة ي ب د أ القارئ بالامس وهي ا ل س و ر ة ا ل ط و ل ة و ا ل ف ا ت ح ة فيهرس بنيض نصوص الكتاب وفيها أ و ل ق ص ة و أ و ل خ ط ي ئ ة و أ و ل اعتراض على ح ك م ة الله العلي وأول الوجود وأول توبة وأول خطأ في ا سوره ت ت ف ه ا م ع ج به وأول نداء ع ا م يا أ ي ه ا ا ل ن ا س ع ب و ا عامرة ربكم صورة ب ل أ و ل ي ا ت ومنها قصه ة الوالد سيدنا ل آدم ي ع وعلى ن ن ب ي الوالد ل ل ه يخبرنا عن ا قصة و ن ش أ ت ه غيبا وهو غيب عليه أ ك ث ر من دليل شاهد ي حين نتحلل نرجع الى ل ا ص و ل التي يحددها ا ل ق ر آ ن عنها حين ي ق و ل من تراب أ و من صلصال أ و من ماء من, من طين لازب أ و من حماء مسنون في كل م ر ة ي ح ي ل ن ا على, على شيء فهل هذا الحديث المختلف عن أ ص ل ادم هو متناقض يعني ا لان إ خ ب ر ع كونه من ر المال ب غير ا إ خ ب ا ر عن كونه ن طين لأن م ا ء كله إ ل ى تراب في الطين تراب مخلوص بماء و إ ذ ا طال صار لاجبا أ ي التصق بعضه بعض ف إ ذ ا طال صار م س ن و ن ا أ ي متغير الريح ف إ ذ ا أ ص ا ب ه الريح والحر وجفه صار صلصالا له ص ل ص ل ة إ ذ ا نقرته سمعت صلصلته ا إ ذ ا هي أ ح و ا ل ل أ ص ل واحد وانما ا ل ق ر آ ن ن ب ا ه في كل حين على م ر ح ل ة من مراحل ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل ى لمعنى يدرك بعض سر المتدبرون في المقام الخاص سياقا وسباقا وعندنا المحيط الصغير حين نتتبع حين يحدث ا ل ق ر آ ن عن آ د م من تراب يكون في مقام وحين يقول من صلصال يكون في مقام يعني المناسبه م ا يمكن أ ن تزيل من تراب وتضع بدها من طين من ح م ا ل مشنون ا ب ت ا ولا تجيء في تمام التمام ب ل ا غ ة وكمال و إ ن شاء الله إ ذ ا بقي في الوقت ب ق ي نحججكم ا و م ن ه ذ ا الاعمال باذن ا ل ل ر ك وتعالى اذن دفع التناقض ب م ع ر ف ة ا ل أ ح و ا ل ا ل م خ ت ل ف ة لان الذي لا يلتفت إ ل ى ا ل أ ح و ا ل تتعارض ويعزل ن وده لان ر ب م و وفيه لأن مقصده م م ع ل و ل ة ونحن ق و لا ل تعجل ب ا ل ق ر آ ن مجرد قراءته فكيف تعجل بالبيان الانسان مطلوب ب أ ن ي ت أ ن ى ل م ع ر ف ة الحقائق و ا ح ت ق ل أ ه ل العلم إ ن الايه في أ ص ل اشتقاقها وهذا ثالث اشتقاقات اسم يقول ل ن جوجو انها م أ خ ذ من ت أ ي ى ي ت أ ي ى اذا تمهل ا و ت أ ن ى كان ا ل آ ي ة في نفسها تدعوك إ ل ى نوع من تمهل و التمكت ي و إ ط ا ل ة النظر و عدم الاستعجال و ا ل خ ف ة حتى تتمكن يعني تعطي ا ل ف ر ص ة لوحيك للنور الذي في صدرك للعمق لكي يتجلى لك و إ ل ى ا لما ل وصلت ه ا ل ا شيء هذا حسدي هذا إ ذ ن ت ب ق ي ه ن ا في جهامك نعم من ج ه ة الحمل أ ي ض ا هذا من ج ه ة الحمل الحمل على الفعل يقول تعالى في ن ب ي صلى الله عليه وسلم في بصدد الحديث عن ت ع ر ف ه بمنته في مقام ا ل م ع ج ز ة ما رميت اذ رميت ولكن الله ر م ي ق د يتربطون بمشاهد ا ل س ي ر ة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ق ر ي ة من ا ل ج ن ز ي امام جحافر الكفار في بدر وهو يخاف على عيش طائفه صغيره من المؤمنين أ ن تتلاشى امام هؤلاء الكفرة فرمى ج ا ة الكفارة ف ر رمى بالتراب حفنه ة ماذا من من تراب ا من تصنع صلى حفنة نبي يدي ل ل عليه وسلم ندي رمى بها ف أ ق ص د جيشا ما ل العصا ل يقول ه عنده وما الالقاء ل إ موسى ل ا هذه التي وما الإلقاء ملعص فرعون الحفنه من ترام بلغت إ ل ى كل عين من عيون الجند ي وشغلت كل م ق ا ت ل من الكفاره ن بعينه ف أ ل ق ى سلاحه واشتغل ب م ا و العام منه فكانت ف ر ص ة للانكسار يقول تعالى ممتن على ب ي ه حين رميت نسب إ ل ي ه الرمي رميته فنسب الرمي إ ل ي ه ما رميت نفى الرمي إ ذ رميت نسب رمي فمر نفى الرمي ومر ا ش ت ب ت ه في نفس الوقت ف إ ن في ن وجبات ا محله مختلف وهو ان حين رمي صلى الله عليه وسلم تسبب كان فعله كسبيا ولكن الذي رمى و أ ب ل غ الرميتين هو فعل الله المعجز ف ك أ ن ه ا اذن الله لنبيه كان تسببيا فالرمي منه صلى الله عليه وسلم كسبي تسببي وهو من الله فعل حقيقي ما رميت ما كان منك كان رمي ل أ ن ه هذا الرمي لا يحصل بهذا ا ل ت أ ث ي ر فكان فيه م ر ة أ ث ب ت الرمي لله باعتبار ا ل ت أ ث ي ر ونفى الرمي عن النبي الرمي للنبي باعتبار الكسب والتسبب هي لان المعجزه ة هي ايضا ل ل فعل, فعل لله أ ج ر ا ه على يد نبيه إ ك ر ا م ا له و ت أ ي ي د ا إ م ا في مقام د ع و ة ا ل ب ل ا ء ولا في ه في مقام ا ل إ ك ر ا م إ ن من ا ل م ع ج ز ة ما كرامة. كرام. فيه يكون كرامه ك ر فيكون احيانا ح ت ى ل ل مصدق دائما من ص ر ط ه تحدي صحيح حين يكون في عالم ابداء ا ل ح ج ة ولكن ليس دائما قد تكون ك ر ا م ة م ؤ ن س ة كما جاءنا من ا ل معجزات ت ك ت ي ر الطعام وهذا هو وسط المصدقين ننتقل إن شاء الله من بعد بيان هدلون من العلوم المسمى ب مشكل ا ل آ ي أ و مختلف ا ل آ ي أ و موهمي ل إ ض ط ر ا ب وما في ا ل أ م ر من اضطراب ولن يوجد أ ب د ا في كتاب الله جل وعلا ما يكون تناقضه حقيقي ابدا حتى الذين يبحثون مثلا اليوم في المسائل العلميه و على اقتهام ما صرح ا ل ق ر آ ن به من ق ض ا ي العلم ا لن القرآن أيضا فيه إ ش ا ر ا ت ه ا ل ع ل م ي ة و إ ن لم يكن كتاب هندسه ولا طب ولا جيولوجيا و إ ن م ا كتاب ه د ا ي ة ولكن فيه من آ ي ا ت هذه المذكورات كم غ ز ي ر و ف ي ر يشهدوا لمقصد ا ل ه د ا ي ة و أ ن الذي أ ن ز ل هذا الكتاب ل ل ه د ا ي ة هو صاحب هذا الكون ففيه الإشارات المؤيدة فيه ف هذه ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل م ؤ ي د ة يجيون مثلا فيقولون كانوا في ا ل ب د ا ي ة يتساءلون عن ق ض ي ة ق ص ة الكون الله س ب ح ا ن ه وتعالى كما انبانا عن, عن قصص الكون الذي نحن مستخلفون فيه قال تعالى ف مستوى ا ل ل س م ا ء وهي دخان فقال لها وظل أ ر ض ي الى طوعا أو كرا إ ل عهد قريب والناس يقولون لم يكن هناك شيء وراء هذا الوجود في ب د ي قصته كذلك بالانبتاق الكوني حتى ظهرت قضية ميزمى ووجود ا ل س د ي ن واصبحوا يقولون فعلا لم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن هؤلاء قالوا ب أ ن ه أ ش ب ه ما يكون بالدخان كان في أ ص ل و ج و د لا بد من هذا التقدير هذا هو مكتف عنه نشأ وبه له علاقة بقول الله وكان عرشه الذي الدخان بخار علاقة وكان الماء صلاة بقول على دقيقة نشأ شيء مكتف ربط بها بعض اهل العلمي ليقولوا ب أ ن هذه ا ل إ ش ا ر ة على قلتها تنبئ ب أ ن المتحدث عن الكون صانعه لا محاله والمتحدث عن ا ل إ ن س ا ن صانعه انظر الى ا ل ا س ل م بسبب ما وقف عليه في ا ل ق ر آ ن من مراحل الخلق خلق الانسان من سلاله من طين ثم ج ا ن ا ه ن ط ف ة في ق ر ا ر م ك ي ن ثم خلق ا ل ن ط ف ة ع ل ق فهل علاقه مضغه ومضغه عظامه ب د أ في توصيف هذه المراحل ا ل علميا فوجد أ ن هذه ا ل أ س م ا ء التي تضاه ع بنسائها في القران لا بجيء على م ض غ ت ثم صورت م ض غ ة وليس مرادنتان م ض غ ة بمعنى قطعه لا أ ط ه ر المضغ يبدو عليها بالله عليك لا يمكن هذا أ ن يكون من إ ن ش ا ء محمد صلى الله عليه وسلم حشاه من ذلك ما يكون لي ان أ ب د ل ه من تلقاء نفسي فضلا عن أ ن اتي بغيره هذا الأسئلة من الأجوبة الراقية في القرآن من من في ماذا طلبوا منه قالوا ائت ب ق ر آ ن غير هذا او بدله هل اجابهم على الاتيان بغيره ما أ ج أجابه اجابهم ب ه م أ على التبديل قل ما يكون لي ان ابدله اما الاتيان بغيره فهذا مستحيل فلذلك ما اعترضوا عليه من بعد جواب الحكيم جواب عما عم يمكن ان التبديل قد يكون في مستطاعك ان تغير وتحرف كما حرف أ ه ل الانجيل انجيلهم قد اما أ ن ت أ ت ي بغيره ويكون في وزنه ا فهذا لا يمكن ابدا وهذا من مما اسمه اهل العلم في محاورات القران منها فيما يتعلق بتطابق الجواب والسؤال إ ل ا إ ذ ا كان هناك ما يكون من من من الصرف الحكيم اعطيناكم بعض ا ل أ م ت ل ا ت ا ومنها ق ص ة القبعه تهرى لكم ومنها أ ن الجواب متضمن للسؤال إ ل ا ل ن ق ط ة ومنها أ ن ان السؤال بالجمل س م ي ة و ف ع ل ي ة له مقامه تبعلس للجواب السؤال قال من يحيي العظام و ي ر م ي ن جواب قل يحييها السؤال كان بالفعل فكالجواب بالفعل قل م ا ق ا ش قل محييها ن احترام ا المناظر احتفت مقابلات الفعل بالفعل والاسم بالاسم أ ل و ا ن من تقدير التناظر ا ن ا عندنا التناظر هو اعمال نظرين ف ي ق ض ي ة و ا ح د ة من أ ج ل وصول الحق فيها شيء مفيد لذلك كانت له ادابه وشروطه ومنهاجه ك ا ن ت له, وكانت له الذي استرى القرآنه جدليات القرآن محاورات القرآن إن شاء الله الآي كل ننتقل مشكل في سمي مختلفها المفهول أو أو من ما من من إن إلى بس لبعو الرابع نصر جهه ا س ت ف ا د ة الحكم من النص قد تكون المنطوق منه وقد يكون م ف ه و م نقف قليلا عن جليه يد حتى لا أن هذه المشترى لها سخيرين حتى لا يبقى هناك <تصفيق> ان هناك ل ح م اشياء غير ط ل ق و ي د ب ه النسبة صديقية فيدخلوا فيها ا ل أ ح ك ا م والعقائديه ولذلك اهل العلم حين ت و س ع و ش ا س م و ل العقائد بالفقه ا ل أ ك ب ر لانه ف ي أ ح ك ا م تقول الله يقدر يفعل كذا ولا يفعل كذا مثلا ما ي ج ب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حق الله يجل فعله ي ا وفي حق ا ل أ ن ب ي ا ء ع ص م ة ا ل أ ن ب ي ا ء حكم ولكن هذا ن س ب ة ص د ي ق ي ة ولكنه ليس ا من ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل ع م ل ي ة عدم بلاغ النبي وعدم كتمانه ونخذها أ من قول الله ما هو وما هو على الغيب بظنين ف ط ا ن ة ا ل ن ب و ة وعدم إ م ك ا ن دخول ا ل ج ن ة أ و نعت النبي ب ا ل ج ن ة ف ما أ ن ت ب ن ع م ة ربك حكم عقائدي نخذه أ من نصين ق ر ا ن ف ا ذ ن فحين ا ن ا ن ي بالحكم أ و س ع ما م يعني الحكم ا ل ت ك ل ف ي أ و الوضعي الذي هو خطاب الله المتعلق ب ف ع ل م ت ك ل م اقتضاء أ ونزيد تخيير أو وضعا هذا فوق من هذا م هذا و ن كل نسبت صديقيتي كانت تبدو ا إ ق ا ع ي ة أ و ا ن ت ز ا ع ي ة مناطقه ا ي ق ا ع ي ة للاتباه و ا ن ت ز ا ع ي ة في مقام النفي كلها ادخل في الاحكام المشتمطه منطوق النص ما دل عليه اللفظ في محل النطق لانه م ذ ا ع ر ف ذ ا النوع لأنه يكون ناصقا بالحكم وتكون تاخذه من ج ه ة النطق أ ي من ج ه ة اللفظ من هذه ا ل ج ه ة تحديدا فكأن الألف في في بالحكم لكم تكون تلك كاملة تأخذوا النص ينطق مثلنا النص في كاملة يعني بذات باب حشرات لا تأخذوا هذه العدة قولة هذه ولا تفرقها في مواضعها ثلاثه هنا إ ل ا من نفس نطق النص تستلم ا ل ح ك م ة من ج ه ة النطق نطق النص لا من ج ه ة ما ما هو غيب النص ومستفاده بالمفهوم لا جهة النطق من جهة النطق وهذا المنطوق الذي يجعلنا بالنص فهمتوا معنا وهذا أحيانا ناطقا جهة جهة وناطقا هو بما يشبه النص وناطقا ب ض م ي م ة الدليل الخارجي وهو يذكر لكم فيما سبق النص الظاهر والمؤول حتى, حتى المؤول ن أ خ ذ ه من المنطق ل أ ن ه خارج ج ه ة النطق ولكن ارتقينا به من ا ل م ر ج و ح ي ة إ ل ى الظهور بسبب دليل اخر كما اقول لكم مثلا حين ن أ خ ذ من قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أ ي ن م ا كنت م حين ن أ خ ذ منه حين نأخذ م ن ه م ع ي ة الله ا ل ع ل م ي ة لكل الناس و أ ن ه يعلم كلهم ي ع ل م ه م ج ا و ل يخفى عليه من أ م ر ه من هذه ا ل ص ح ب ة ا ل ع ل م ي ة وش ناخذها من مفهوم النص ولا من منطوقه ل ك ن من منطوقه لا من ظاهره ولا من نصه وإنما من من ا ل ت أ و ي ل ومن ا ل ت أ و ي ل هو ن ا ه أ ن ه شيء ظاهر من النص فعلا ولكن ما نع منه كون ا ل ص ح ب ة ا ل ظ ا ه ر ة ا ل م ا د ي ة ا ل ج ز ئ ي ة التي هي كحضورك أ ن ت ما يكن و من جو ث ل ا ث ة ل ا هو رابع أ ت ظ ن أ ن الحضور حضور ذاتي حضور كحضورك تعال ربنا عن ذلك لذلك قال له العلم في, في هذه ا ل آ ي ا ت ل ك ا ت تشعر إلى أ ن حضور الله مختلف و أ ن ه من نوع اخر شوف انتبه ما ع ي م يكون من نجوه ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعه ولا خمسه إلا و س الا د س ما ا ق ل ل هو ما ي ك ن من م خ س ا هو خ ا م س ه ؤ ل الناس قل ا أنا خامس ء وخمسة ولا يجوز لك في ل غ ة البيان تقول خامس و ا ر ب ع ة الا اذا كانوا مغايرين لك إ ذ ا كانت طالبه ومعهم شيخ ممكن نقول انا قل أ ن ا خامس و ا ر ب ع ة م ع ن ا و لاي ط ا ل ب ة و أ ن ا شيخ ف ل م ه ا ل ن ق ط ة أ و مختلفين كلا كم, كانت من كم كان هناك من ا ل أ ش ي ا ء وانت تريد انجماع كانت هناك أ ش ي ا ء أ ر ب ع ة أ ن ا خامسها وهذه ا ل أ ر ب ع ه هي أ ش ي ا ء م ا د ي ة ربما بضائع يمكنك أ ن تقول أ ن ا ر ا ب ع ف تميز نفسك لعدم اتحاد الجنس في دي النقطة دي في في فسنقول فلا متميز وأنه ليس مديا ولا من هذا النوع اللذي لا يا سيدي كثير هذه هذه وأنه هذا وهو منه الله تقربوهن ظاهر منه نأخذ نأخذ نأخذ النقطة بالغة الحضور ولا النوع لا المنطق الكتاب تعالى وتعالى النص لك أن من نصوص نص حين من سبع حتى يطور مفهوم الطهاره وان الطهاره ظاهره في, في الغسل وماخوذه ر من منطوق النص ظهورا من صحي ا ل ج ف و ف ا ل ل ي هو جفافها من الدم فلذلك الاحناف مع ب ق ي ة البقاء اختلفوا في م س أ ل ة هل يحل و له الغطس بالجفاف ام لا بد من هل ان المفهوم الذي يقابله تغتسل ي ر ن ط ق محل النطق فلا يؤخذ من نطق كان م ل ي ط ق النص لا ينطق ب ح ك م ولا يفهمك اياه بالقيود التي في النص بمقابل القيد ولذلك جعلوا منه نوعان مفهوم موافقه م ف ومفهوم م و ا ق و م ف مخالفه و ا ل م و ا ف ق ة عندهم نوعان م س ا و ي ة و أ و ل و ي ة ا ل م س ا و ي ة هي التي يكون نطق فيها نطق يكون الحكم فيها للمفهوم مطابقا ل ل م ن ط ق وموافقا له مفهوم م و ا ف ق والذي يكون أ و ل ى منه حكما يقول مفهوم أ و ل و ي ويمتلون لذلك عندكم جمع يقولون قول الله تبارك وتعالى في, في مفهوم ا ل م و ا ف ق ة المساوي ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م إ ل ى أ م و ا ل ه م هذا م ن ط ق ه صريح في تحريم ا ل أ ك ل نطق به تحريم ا ل أ ك ل ومثله ه ذ ا ا حسن نطق ل ك و م مفهوم آ خ ر يفهم منه مفهوم مساوي لهذا الحكم وهو النهي عن ا ح ر ق ت ه م ا أكلته ما وله. ما أنا له استفتنه ما ما و ل ه وهذا يدخل ب ق و ة ا ل م و الموافق ف ق ا المساوي لانهما يتساويان س في ع ل ة النهي وهي الاتلاف إ ت ل ف لا إلا ل هي او نخرج على قضيه اخرى وهو انه إ ن م ا أ ع ط ي العنوان عنوان ا ل أ ك ل لانه الغالب وما خرج م ا خرج الغالب لا مفهوم له فيكون النهي عن كل شيء ا س م هذا إطلاف بقوة النص المفهول سابقه المه... ما يا ما فهمتم بقوة قوة شوية سيدة ه شيء فيه بالنص تحريم هذه ا ل ك ل م ة ا ل ت أ ف ي ف أ ن تقول ا ل ل ي أ ب ي ك ه واسمه او أ م ك وهذه كلمه ابسط ك ل م ا ت يخرجها المتضجر المستثقل لغيره إما س ت ه ا باب النفقة وإما في باب ا في في ل ع ش ر ة وإما ف ي باب م ن التاثير أ ب ب و ا ا ل ي تجيب عليك ف طاعتهم ا ب ل ر م والإحسن تقل بالنص م ش أ ن الدرب خ لا ص ما ف يوجد دليل ما فيه دليل الترب كل فيه أقوى, من الدليل اقوى من الدليل وهو أ ن ه إ ذ ا نهيت عن الادنى ف ا ل أ و ل ى داخل فيه فلذلك قالوا في اللغز ل غ ز أ ص و ل ي ة ما قياس اقوى أ من النص دائما ا ل قالوا ي ق ا القياس الاولوي أ و و ل ي ل ا أ هذا أ و ل ى من بعضهم تقربوا قربانه عن نهيون ملابشته الذين لا الجنين يقول فكيف من بابي أ و لا مفهوم آخر يقابل ا ن تاكلوا ق ل ل ع ن د أ م و ا ل ك م بينكم ب ا ل ب ا لا ط يكل أحدكم بعضكم ما لبعضين سبقنا هذا وهي ا ح د نقطة ف ي ا ف في القواعد وهي م ق ا ب ل ة الجمع ي بالجمع على وجه التفرد أ ي على وجه استغشوا ل إ ف ر ا ا د ثيابهم أ ي استغشى كل توبه ف م ق ا ب ل ة الجمع ي بالجمع على هزاز م ق ا ب ل ة كل واحد منهم بواحد من مقابله لا تأكلوا أموالكم باطل ليأكل ل ما بينكم بعضكم ب ع ض فياكل بعضكم ما ل باصين ونا بالباصين بغير استحقاق فدخلت السرقات واذا اكلنا ل أ ه نهي ن عن الاتلاف سواء بمفهوم المساواه ولا بمفهوم أ ن ه خرج من خرج الغالب ل أ ن الغالب ا ل إ ن س ا ن انما, إنما يسرق ما لغيره ليطعم يطعم. معناها ليكتفي لأنه عندنا أنا المحرجات عندنا لأنه الأكل والجرب الحاجات ليكتفي أول وأول فهو اشد من الكساء و أ ش د من ا ل إ ي و ا ء فهو مطلب مضل ل انه فيه اتلاف الجسد أ م ا التعريه فقد يكون ا ل إ ت ل ا ف فيها قليلا أ م ا ا ل إ ي و ا ء فهو دون ذلك فلذلك ل ح ظ الاكل عند ذلك اذا اراد أ ح د ك م أ ن يتتبع ق ض ي ة ا ل أ ك ل فيما ف ورد فيه النهي أ و التحليه فهو موضوع طريف في ا ل ق ر آ ن النهي أ و ا ل إ ت ب ا ت يجد أنه لانه م ذ ا ل أ يمس ضروري من ا ل إ ن س ا ن متصل متصل ل ا ن س يمسك ي بطريقه و لا ي ب ح ث إذا جاء جوعا إلا ع مسكنه ا ي د ج ودائما أن هذا يؤدي إ ل ى إ ت ل ا ف ذاته واضح هذا من متصل من الحاجات المتصله تصرف كلها ل إ ي و ا ء وضع في تلك مفهوم س أ الأخرى ل لأن ل ة عندنا ا ا ترتب ح المخالفه هو ما أ خ ذ الحكم منه من مقابل القيد أي أخدا القيد ما كان الحكم منه المنطق منه أخدا من مقابل كان فهو بضد وطبعا لا م ن ط يؤخذ من جهة المنطق ف ه والحكم ونقيض الحكم المنطقي به أنا كم سألة جهه الحكم ونوع الحكم في المفهوم فهمتم م ا يعني ن م ث ل إ ن شاء الله ت ت ط ي ع يقولون مفاهيم ا ل م خ ا ل ف ة التي أ خ ذ بها جمهور اهل العلم بالاصول والفقه أ ر ب ع ة و خ م س ة ف ه م الشرط ف ه م ا ل ص ف ة ف ه و م ا ل غ ا ي ة ف ه م الحصر يقول ت ب ر ك و ت ع ل مثلا وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم حتى غائيه في رمضان يدن للصائم بان ي أ ك ل بليل ويستمر ا س ت م ر ا ل إ ب ا ح ي مجي ة وكل و ا ش ر ب و ا ولا ل تنقصعوا يعني هذا درف إ ب ح ة متسعة ي ن ي الحصر جايز أنت أكل وكلوا واشربوا حتى, حتى, حتى يتبين لكم الفجر الصادق ودقق القرآن فيصبح ه في الفجر غ ا ي ة ل ا ب ا ح ة ا ل أ ك ل والشرب هذا أ خ ر ج من منطوق النص إ ب ا ح ة ا ل أ ك ل إ ل ى حدود الفجر إلى حجود وما وحده حرمه ت مستفاد من مفهومه اي من, الغاية من قيد الغايه ضد ا ل ا ب ا ح ة ه اللي هي الحظر حظر ان تطعم وان تاكل وان تشرب فتاخذ ضد الحكم المنطوق منه لا من جهه النطق بل من جهه القيد مخالف القيد من جهه المفهوم مفهوم القيد ي مفهوم الصفه مفهوم حتى قيل هذه ا ل غ ا ي ة انما بعدها مخالف لما قبلها مفهوم الصفة ان ل مثلوا له إ جاءكم فاسق بنباء فتبينوا مفهوم وصفي هذا ا ا ل ج بالنباء فتبينوا س ق و ت ت على خبري ن ب ه هو وصفه بالفسق مفهومه إذن فلا داعي ل أ ن تتبينوا في الخبر ل أ ن الصادق ف ن أ خ ذ من المنطق وجوب التبين والتثبت عند الروايه عن غير العدل وضح. إنه لا ا د ع يقولون ة لأن ل أ تتبهت هذا ا ص المفهوم, المفهوم مسكوت عنه يقول لك النص نطق ة بحكم ا ل أ خ د ع عن الفاسق أ و قبول ن ب أ ه ف أ م ر ك بالتتبوت أ م ا ل ص ا د ق فمسكوت عنه فينظر و ا هذا عندهم فيه تحوط كثير فيه قال لذليله فيه كثير فينظروا عندهم عن تحوط لدليله هذا ليس فيه منه ن أ خ ذ وجوهه مثلا أ ن ن ا لا نتثبت في خبر الصادق في ا ل ن ق ط ة فهم دائما عندهم سؤال انهم مسكوتون ن عليه وهم مسكوتون عنه, عنه أ ي عن حكمه ن ع مفهوم الشرط و إ ن كنا أ و ل ا د ي حملين فانفقوا عليهن ح ت ى ي ض ع ن ى حملهن و إ ن كنا أ و ل ا ه حملين فانفقوا عليهن المطلقات الحوامل من النص يفهمون ان المطلقات ا ل ح ا م ل يجب الانفاق عليهن حتى تضع يعني لا تزال في عده ولا تزال زوجك يعني لا تزال ق ا ب ل للرجعه بمجرد الوضع تخرج من عدتها أ و ا ل ت ا ل ي تخرج من ع ص م ت ي و أ و ل ا ه ا ل أ ح م ا ل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن و ناخذ ك ن أولا زحاب ن منها أ ن المطلقات غير ا ل ح و ا م ي ن ليست لهم نفقه على أ ز و ا ج ه ن هذا ا ل أ ص ل ولكن هذه ت خ ص ص منها اشياء ب أ د ل ة أ خ ر ى تخرجنا مثلا ا ل م ط ل ق ة ا ل ر ج ع ي ة حين لا ت ز و ج ه ا ا ل ن ف ق ة م س ت م ر ة عليها وتبقى ا ل م ط ل ق ة المبتوته ا ل ب ا ئ ن ة سواء طلقت قبل الدخول وهو ما حصل قبل الدخول فهذا طلق بائن لا ع د ت عليها وبالتالي لا نفقته ولا سقنا و ا ل م ب ت و ت ة بثلاثه م ب ت و ت ة ب و ا ح د ة البته كما عند بعض اول الذي جمعت ث ل ا ث ة في و ا ح د ة صور القصه معناها انه ا ل أ ص ل هو مستفاد من هذا النص من مفهومه أ ن غير الحامل لا نفقه ه ا ولولا النصل في الرجعيات فلا م ج ز ذلك وبعولتهن أ ح ق بردهن في ذلك فسماك زوجا لها وهي في ا ل ع د ة ونفقه على الزوج واجبه س م ا وبعولتهن أ ح ق بردهن في ذلك أ ي داخل ا ل ع د ة فسم الزوج المطلق في ا ل ر ج ع ة بعلا فالنفقه عليه ولا تزال ا ل ع ص م ة ث ا ب ت ة والتوارث بينهما حاصل بالموت موت احدهما مات في عدتها في وهي مطلقة طلقة اذن تزال رجعي فهي أن إ هذه بعض المفاهيم عندنا مفاهيم لا يؤخذ بها في مداب وعددها في الرجع ترجع إ ل ى أ ر ب ع ه في مداب ا باب المخالفة اكتبوا ا ل هذه آ ي ن ل ي ي مهمين ن ب المخالفه ن س ب لطالب ة ل ل ا ع ي و ا ل أ ب م و م المذاهبين في المذاهبي. ممتنعون إن, إن ممتنعون إن يجري مجرى ان ل ل والأخدوبي المفهومي المذاهبي غ ا ب م م في ت ع ن إن يجري مجرى الغالب كفي حجوركم كذا ما أشبه حجوركم اشبه سبعين مره مبالغا بها أ و جاء خارجا على سؤالي أ و جاء مشنعا على ا ل أ ح و ا ل أ و أو خمسه او جاء خارجا على سؤالي أ و جمعا مشنعا على الاحوالي كل ما كان من قبل هذه المذكورات ا ل أ ر ب ع ه أ و الخمسه ف إ ن ه لا يؤخذ ب ن ف ه و م ه عند من يرى الاخذ بالمفهوم اولوها اذا خرج من خراج الغالب كقول الله تبارك وتعالى وربائبكم حجوركم التي في ا ل م ح ر م ا ت ا ل ر ب ي ب ة بنت زوجك تتزوج ب ت ي ب ومع ابنه من غيرك فهي ربيبتك ة لنقال ا قل ا في حجوركم ل أ ن ه ذ ا خ ر ج من خرج الغالب ل أ ن غالب ا ل م ر أ ة إ ن م ا تتزوج وبنتها من ز و ج الآخر ص غ ي ر ة ف ت أ خ ذ ه ا معها لتتربى في حجره الزوج الزوج ن نعم ي دا خرج غ ا ل لكن ب قد ت ت من مرأة بنتها اللي ه ي ربيبتك بحسب التوصيف ا ل ص ع ي ك ب ي ر ة أ و ربما م ت ز و ج ة أ و ربما ما عرفت قاع حجرتك فهل يقيد التحريم بذات الحجر المطلق لا ابدا ي ب ع ك انظر ت تربت في حجرك أم ما من تنجزها فتركتها عند أ م ه ا بدلا من أ ن تجيء بها ا ل ك خشيت من سطوه الزوج الجديد فوضعت م ن ت ه ا في ف رحاله ا ة ل الله شاء ا أن أن تطلق ل ا ز و ج ة ف ي لك أن ت ت ز و ولا ج ج ا أبدا أ م ع ب ن ا ه بنتها لأنها وبيني أ جدتها م ع بنا أ لا يؤخذ بالمفهوم من اذا كانت غير ر ب ي ب حلت فلا خد من ف ه م القيت د تابع لا في حجوركم كذا إ ذ ا ما خرج م ما خرج المبالغه خرج ا ة المشي الأحكام الأخبار تعالى يقول ل في في تغفر أنت أنت م مرة فليغفر الله هل من فهم لهم لماذا سبعين السبعين العداد على فليغفر يأخذ أنه غفرة الله له هل إذا زاد لأن السبعين على الحصري على هنا ما خرجت على وإنما على المبالغة خرجت فلن ي ا ع ش ر مبالغة م ا يغفر السبعين قول المئة إلى الألف يمكن الله لهم فما خرج ا لمبالغه ة لا يؤخذ ك م ف و م العدد في ا ل م ب ا ل غ ة زيد وخرج على سؤال رجل يسألوا عن صالة النهر عن عن ص ل ا ة الليل قال ه كيف ص ل ا ة الليل قال متناها م ت ن ا ف إ ذ ا خشيت الصبح ف أ و ت ر ب و ا ح د ة وحين س أ ل عن ص ل ا ة الليل خرج هذا على سؤال ف ج ي ن ا نقول ص ل ا ة الليل ف ت أ خ ذ من ف ه م الليل أ ن ص ل ا ة النهار بضد ذلك انا لا لست متناه انما ر ب ا ع ي ة كما يرى البعض أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة أ و ص ل ا ة النهار اي ن ا ف ل ت ه ليست متناه وما إ ذ هي رباعية رباعية هي شيء إما أو آ خرج أقول هذا خ ر عن ل سؤال ى وما خرج ع سؤال ليس له مفهوم و هذا حسينة هذا من باب القصر على السبب هذه فيه فيه هو يأخذ من ما فيه بعموم ومن جملة ثم من الأمثلة أوجام لنا لنا شنعا لا الخطب السؤال الأسباب الأحوالي أسئلة على يأخذ بخصوص سبب تسبق م ش ن ي ع ا ل ل أ ح و ا ل كان يكون الواقع الشنيع الذي بنى عليه الحكم و ة نهيا م ث ل او أ أ م ر ا هو ملاحظ فيه هذه الشناعه بمزيد المت بشيعه مبالغه في الجنيعه كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إ ن أ ر د ن ا تحصلا ن تنفوه ا مفاهيم مفهوم من ش ر ر ط إن ن أ د ف ل ن أ خ ذ مفهوم منه إ ذ ا لم يردنا تحصنا بالارض نتعهره ة يعني ن ا يزول النهي ويصبح خلاف النهي ابدا لماذا نفي تشنيع هذا ستصحب الحال أ و الواقع ل ت ش ن ي ع لا ينبغي أ ن يكون منكم إ ك ر ا ه لهؤلاء وهم يعني ك ا ن و ا يشنح على إ ك ر ا ه المتطهره على العهر أ و م ر ي د ة التطهر و التحصن ي ل تريد ان تتزوج و تريد ان تتاجر بها وهذا شيء يعني يعرف من واقع ا ل ج ا ه ل ي ة و الفتيات عندهم في ا ل إ ط ل ا ق كانت ا ل إ م ا ء و الرقيقات كنا يسخرنا في هذه المسالك و ا قالوا ولا الزنا بالنسبة تقربوا إنه فاحشة للرجل و س ا ء سبيل ب ن س ب ة ا ل م ر أ ة ا ل م ر ت ز ق ة س ا ء سبيل للرزق س ا ء سبيل للرزق ما يقول أن رق حياتي بهذا ل و ن ملون الاكتساب ف ا ح ش ة منك وسبيل سوء في الارتزاق هل, هل تتعطين رزقه من سبيل سوء س ا ء سبيل ا ليس سبيل طيب للارتزاق و س ا ء سبيل ا عندي أ ي ض ا س ا ء سبيل ا ب ح ث ع ل م ي ان الزنا سبيل ا س و ء ي ص لصاحبه إ ل ى ما يسوء ساء سبيلا لطالب ا ل ع ا ف ي العافية كيف ت أ ن س بها ثم ينفك ا ل أ ن س بها عن و ح ش ة في الداد وخلل في ا ل ا ج ه ز ة وخطر يهدد العافيه ة كيف ي ساء س ب ساء عندنا في ا ل ل غ ة كبئس ف ا ت ي الدم بئس السبيل انه ينتهي بك إ ل ى سوء فهذه ي ر ة علمية اشاره تعدم أن ق و حين علميه الشرعة و ن ب ما حتى يتم لهم ذلك من غير أ ن يكون السبيل سبيل سوء وايا ي ب ل ل ه إ بالله س ذ ه الا م ان يبقى ا التوفيرات ت ومع هذه, ومع هذه سبيل سوء قيل لي فوقع في شراك هاهرا من نوع ي ن خاص فدعا الى غرفته مرت م ليلتهما كما أ ر ا د ا لتستيقظ قبله ب ت ل ث س ا ع ة أ و نصف س ا ع ة وتكتب ر س ا ل ة مرحبا بك في عالم ا ل س ي د ة وتضعها عند ر أ س ه وتنصرف ا ل م ج ر م ة كانت م ن ت ق م ة وكنت ا م ت أ ك د ة من أ ن ه ا ت ح م ل فيروس سيده ونهو أ أنه... انا س ت ش ي ع و س ت د خ ل ر س ا ل ة حبيبي ا لول أ ن ا ن ت ق و ل ه بيبي ضحيل ضحيل غ ب ي ة بيبي حبيبي ا ل ل ي ل ة س ع ي د ة وكذا وقد أ م ض ي ن ا كما كنت ت ر ى وكذا وشار رومنسيو في ا ل أ خ ي ر ويؤسفني ان امضيها بهذا توقعي المر ي مرحبا بك في عالم ا ل س ي د ة ووداعا بغير ارجعه ل ن هو وقد يحكي من بعد وقد دخل عالم السيدة والمنفع استسلم سوء ه د ل ل ي من أ ل و ا ن الفتنه التي لا تدفع الى يدك المؤمن مرتبطا من ا ل ل ه وعارفا عن الله بان هذه الشهوات ليست هي كل شيء وفي وفي وفي وفي ولا ومشتهياتك تكون فيتغير في الإيمان وفي الحق وفي الخير وفي الطهر بدل عنها ولا يمكن تعي أحياناً رأيك الحق الطهر عنها الإنسان غالباً طعامك جائعاً الطعام بدل تأكل ثم ت أ خ ذ بعض حظك من طعام فيتغير تصورك تكون شبعان فتمقت الاطعمه كلها تندي ترتبطوا أحوال أحوال ترتبطوا ما ترتبطوا بحقائق عينية تعالف وللنص في مراجعه د ا ل أ ر ب ع ه د ل ا ل ة واستمرار حكم ورجوحا على معارض و د ف ع ل إ ي ه ا م التناقض ننتقل إ ل ى فرح رابع من فروع محور ا ل ت و ي ل وهو المحور الذي يهتم ب ب ل ا غ ة القران ونتساءل ابتداء ما معنى ا ل ب ل ا غ ة وما هي الفنون التي تندرج تحت ه ا الاسم ا ل ب ل ا غ ة باختصار م أ خ و ذ ة من البلاغ والتاء فيه ل ل م ب ا ل غ كما تقول ر ا و ي ة البلاغ والبلاغ م ص د ر كالبلوغ بلغ بلاغا ً وبلوغا ً إ ذ ا وصل إ ل ى غ ا ي ة بلغة ت ي سواء كان البلوغ غ ا ي ة في ا ل ر ج و ل ي دخول عالمها أ و البلوغ وصولا ً إ ل ى مقصد مهم البلوغ والبلاغ وصول إ ل ى غ ا ي ة م ع ت ب ر ة والمراج ض ع بهذا الوصول الذي بلغ غايته لوجود بلاغة ك أ ن ه لا شيء وراء هذا المحل من البلوغ بلوغ, بلوغ المتكلم مراده من الخطاب في مقام التلقي عنه أ ن تصل في مقام ا ل أ خ ذ عنك إ ل ى مرازك من مخاطبك حين تبلغه المعنى على ابلغ الوجوه قل ف لذلك حين عرفوها ما تجاوزوا هذا المعنى اللغوي وجعلوا ب ل غ ة الكلام طباقه لمقتضى المقام إ ذ ا حاولت ان يكون, كلام أن يكون كلامك م ط ا ب ق لمقتضى مقامي مخاطبك إنساء قد خ ا ط ب ه في مخاطبك ق ا ا م م ت ت ل ف ة يكون م ق عنك مقرا ش م ن ك ر مترددا حذرا متشككا الخطاب يتلون ا تبعا لحال المخاطب ومقامه تخاطبه بسم الله تخاطبه الله وانت تطابق بين كلامك وبين حاله فلا تخاطب المنكر م خ ا ط ب ة المقر ولا م خ ا ط ب ة المتردد م خ ا ط ب ة الجاحد ولذلك ا مخاطبة ه ا أ خ مخاطبة الخطأ ي الاثنين ويتلونوا ر ة ل ف ذ تجد أ ح ي ا ن ا الكلام قد يكون خاليا من المؤكدات و أ ح ي ا ن ا فيه بعضها وأحيانا مشحون بالمؤكدات و أ ح ي ا ن ا يمر على آ ي ا ت ويمر ت ع ر ض بك أو ي بك على كثير من مشاهد ا ل إ ق ن ا ع ليصل بك إ ل ى ن ق ط ة الخطا وهو سر في, في تصريف الايه وفي متنويه الكتاب معي. الله نزل لهذه المتشابه مقصد. مقصد متقابة متشابهة بالتأكد ذات على النقطة تعرف بالله وبرسوله طريق إليه وغيبه هذه مقصد مقصد تكون تعرف طريق الحقيقة لكن الاختلاف م ت ا ن ي تصريف ا ل آ ي ا ت وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت ولتستبين نصرف ا ل آ ي ا ت ولعلهم نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم ت ف ص ي ل و ت ص ر ي ف و ت ق ل ي ب على وجوه م خ ت ل ف ة قال العلمي تصريف ا ل آ ي ا ت كتصريف الريح وتصريف الرياح الايات فالريح يصرفها الله على أ ح و ا ل تجيء ب ا ر د ة و س ا خ ن ة و د ا ف ئ ة و ع ا ص ف ة و ل ي ن ة ومن شماله ومن جنوب من فوق ومعها أ ت ر ب ذ ا ر ي ة خالصة وبدونها وهي ا ا خ على ل ت ف ه الايه تخدم واحدا جمع شيئا س ح ب تفع ل س ح ب ت ق م الماء من المعشرات السحب إنزال ا ل تصريف ي كتصريف الرياح م خ ت ل ف ة في الحالات ولكنها م ت ف ق ة في المؤدى والهدف ف ي والقصد ف ي ا ل ب ل ا غ ة فنون من القول تخدم جهتين لا ث ا ل ت لهما في الكلام ج ه ة ا ل أ و ل ى الفاظه ثاني معاني من الكلام الفاظ ذات معاني الفاظ دات معاني قال سيدنا ابن جني قال اصوات يعبر بها كل أ ق و ا م عن مرادهم أ و عن أ خ ر ا ج ه م وضع حسينا أ غ ر ا ض المراد المقاصد ي ه ن ي معاني, معاني اصوات ل أ ن ه ا أ ص ل اللغه اصوات ب د أ و ا بالحروب ثم الكلمات ثم النسب التركيبيه ة والإسنادية سلام واضح الفن من البلاغة واضح سلام الفن التي يخدم المعنى والذي من يخدم والاسناديه أ س يسمى بعلم م ع ل ا ا ي ل المعاني ا ي تأزية ة منه ن حفظ ع غول الخطأ ا وحافظون تاجيات المعاني من خطائن يسمى, يسمى بالمعاني ولذلك تجد في مباحث المعاني من قسم ا ل ب ل ا غ ة حديث عن الاسناد إ س ن د ب أ ق ا ا م ه ل إ س اللغوي و ا ل إ س ن ا د ا ل ت ر ل ي د ي وكل الإسناد العقلي وأحوال شيء أغراض خاصه بحثوا عن هذا لتصحيح المعالي و م ت ع ل ق ة المسند إ ل ي ه المسند تعلقاته سواء كان فعلا او اسما ل مشتقا وتجد مباحث القصر من بحاس ا لان م ع ي لأن الكلام اذا كان يقتضي القصر وارتطه من غير قصر فسد المعنى دخل خلل من جهاته خلها على المعنى وفيه تجد مقاسات الكلام ا ل إ ج ا ز و ا ل إ ط ن ا ب و ا ل م س ا و ا ة ت هي أ ي ض ا من قسم علم المعاني ل أ ن إ ط ن ا ب ك في غير مقام و إ ج ا ز كل في غير مقام ك م خ ل ة بالمعاني مخل بالمعاني غ ا ي ة الخبر والإنشاء, والانشاء واقسامه من طلب سواء كانت أ م ر ا منحيا أ م تمنيا أ م ترجيا أ م استفهاما أ م عرضا ً أيضاً نسوى عن من بحث علم في تمانية والاستفهام ومقتضياتها وما حصلوا هذه كلها فيها الأشكال الأصلي دلالة مباحث المعالي مباحثة أصليه علم أخرى يخرجه في بحث و م ن ف ي ه و ا ل ق ص ر و ا ل خ ب ر و ا ل إ ن ش ا و ت ل ا ت ة ا ل إ ج ا ز ه و اتنبي ل إ و ا ل مشاوات ولوسلو و الفصل و ا م ي ا لدى زفر ع ب ن ق و ز م ا ن ولالا كالومايل ب ل ا غ ة قال الفصلو ا ل و ص ل ق ل ن ا ه أ ي ن ت ر ى قال, قال انظر في ا ل إ خ ل ا ص نور في ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص تجد فيا ه آيها آيه تجد ا ي ه ا كلها مفصوله, مفصولة الا و ا ح د ة م ف ص و ل ة قل هو الله أ ح د الله ما كنش الواو لا شيء و الله فهذه ا ل س م ا عندهم الفصل وهو ترك التعاطف بين الجمل إ ز ا ل ه ا ل ع ط ف الواوي إ ز ا ل ه العطف بالواو ي بين الجمل فصل و ا ل ت ع ط ف الجملي على بعضها بالواو ي تحديد ا ن ب بالفعل با بالواو تحديد ا ن ب ي سماء وصل وللوصل وللفصل معاني عاليه في علم البلاغه فصل لدى التاكيد والابدال لنكته و ن ي ة السؤال كما قال صاحب السؤال الفصل يكون ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة ومعاني انظر منها في ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص مثلا قل هو الله أ ح د ش م ل ة مفصوله الله الصمد لم يلد ولم يولد أربعة ولم ج م ة الأخيرة ل و يكن له كفوا أ ح د وفي د و الاخير ع ي ا ف ص ل ل ا ل لك اللفتك ا ص ك من نوع ا لا ل وظهر ل ل و ف ينبغي محلي الفصل ومن ج م ل ة المشاكل التي يعني يقف عن سنه من النظر البسيط التدبري قل هو الله أ ه ا ن ح ق ي ق ة م س ت ق ل ة ح د ي ه الله ح د ي ه ذاته وصمديته تجيء لدفع ما يتهمه ا ل أ ح ا د ي ة ا ل أ ح ا د ي ة الوحدة مدعاة القلة الوحدة نحن متعطفنا يعني أن لأنها غني واحد أحاديته يحتاج أحد مفرد صمض متفرد المفصولة يختر تدن العدد على بدفعي هذا لا والجول هذه أو ولدى قد أقل إلى إلى و ا ه و من ي ج ي ع ر ض ه ن من يجب ة ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى أي من ن س ب ة ن يكون ه من ي ك و ن ا ك من ي ج و ن ا ك من ي ج ان ي و ن ه ن ا من ي ان يكون هناك من ي ج ن ي ك ا ك من ي ج ان ي و ن هناك من ي ا ل ي و ن هناك م ا ل ل هناك م ان ي ه ا ك من ي من ي ج ي ك من يجب يكون م يجب و ل ه من ي و ل ه ن م ب ان ي و ن هناك م ج ب ان ي ج ا ل أ و ن هناك ن يجب ان ي ج ان يجب ان يكون ه ا ك من ي ان يجب ان يكون ه ن ا أصل ل هناك ففي له بالولد ف ه رجع ع ن ن د الجمل ا التي من قسم, من قسم التفصيل للمجمل لا يجوز عطفها ل أ ن التعاطف يدين بالتخالف ففصلت ا ل إ د ا ن بالوصل ثم عندنا ولم يكن له لماذا عطف يرجع لم يلد ولم يولد تؤكد الأحادية ولم يكن له يكن تؤكد فنفي أحد للصمدية ترجع جهتان وهم ن ك ا ن ف ب الكفء ب ا د الاستدلال استدلال أحادية استدلال الصدمة ل ل على الله على والصمدية الله ي في غير فنفي باب والنظير والشبيه والمثل والسميه لله تبارك وتعالى هذا أخي أخي شمال فعطف ا لبيان وجه ا ل م خ ا ل ف ة وهو ان التفصيل في باب ا ل أ ح د ي ة غير التفصيل في باب ا ل ص م ت ي ة و م ش ي ه ده هو الواحد لك ووجوه أ خ ر ى من المعاني تبدو لتدبر الناظر حين يعيد النظر فيها ويجعلها م ح ط ة لمعاني ك ب ي ر ة في باب التعيد ي د ل المعاني والفن الآخر فن البيان للألفاظ ل م ا ترجع فن ب ت ح د علم البيان علم يعرف به وجوه تاتيه المعنى بطرق م خ ت ل ف ة كيف تؤدي المعنى الواحد بطرق م ت ع د د ة في وضوح ا ل د ل ا ل ة م خارج ت ل ل ف في ة وضوح د ل ة خ ا القران ق ر ب لكم شو هي تصف إ ن س ا ن بالكرم عندهم تقول فلان كريم وصفت وصفت فتريد أ ن تصفه بالكرم ب أ س ل و ب أ ر ق ى فلان بحر أ و قلم ن ا ق و ل فلان حاتم أ و فلان كحاتم فتجيء بتشبيه أ و تدعين مبالغه فتقول فلان حاتم طي ويجوز ب ل غ ة م ا ف ي و كذب أ و تقول فلان قديم كان وقت فلان جبان كلبه كان ك ل ب ه ك ا ن و ا ن س في ا ل ب ا ز ي ة خيامهم ح و ر س ه م الكلاب بالليل وكان الرجل الكريم ك ث ي ر الضيف لدرجه أ ن الكلاب عنده تغازل الضيوف فما فيه كلب نابح ا ك ت ر س الضيوف ق ا ل ل و ا ا ف ن كلبه أ ن جبان يوجب فلان شجاع الكلب فلذلك إ ذ ا وجدت نبحا كثيرا في القرى فاعلم أ ن ه ا من التي ذكر الله من التي تمنعه القرى فلذلك حين نقول تعبير هنا جاء على ط ر ي ق ة المجاز على ط ر ي ق ة ا ل ج و ي ه على ط ر ي ق ة ا ل ك ن ا ي ة على وجه ا ل ا س ت ع ا ر ة كلها هذه طرق ل ت ا د ي ة معنى واحد اسمه كرم فلان كرم فلان فالمعنى واحد والطريق مختلف فهمت ا ل ن ق ط ة شوف الله تبارك وتعالى إ ن الله على كل شيء قدير هذه ح ق ي ق ة ق ر آ ن ي ة عموم قدرته التي لا يعجزها شيء ابدا هذه من العموم الباقي على عمومه و ا ل ت ر ا ز ه هذه لا تصور وتخصصها بشيء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 وقبض الارض وهدلون ذ من الوان الادراج للوجود على سعته في قبضه الاله هذا بيان لجانب من قول الله وهو على كل شيء قسيم قل أ ن ك لا بالذي خلق الأرض أقول لحظتين اللي أنا تكفرون في في يومين إنما تندأج اليوم على مجرد اللحظة وتجعلون له أ ن د ا د ا ذلك رب العالمين وجعل لا أنداد تساوونه بهم فيها القدرة ل في أ و ي ي وهم ل س مساوينه في ل ق د رواسي ة ل في الخلق ولا في, الإنجاز ولا في كيف الخلق ولا الإنجاز ت و بنا مختلفين إن عدلها الشركة فيها رواسية ظلم لظلم عظيم دولة وجعل فيها من فوقها أ ي أ خ ر ى والقى في ا ل أ ر ض رواسي ة ش و ف انما كلمة ألقى ا إ س ا ن ن إ يلقي ش ي ء خفيفا ل عليه والقى في ا ل أ ر ض رواسي ة أ ن تميد بكم وبث فيها من كل دابه ة دابة مثل والنمل المتحرك ما مما يعلمه مشاهد من الحصر الصغير والفيروس والبكروب كل حركة والنحل إلى هذا الإنسان إلى ما في الكون مما لا إلي الله هذا الله حركة قدرة في هذه تشرح بالبيان بيان اللسان العربي جانبا من ق د ر ة الله في قوله وهو على كل شيء قدير شو سيدنا لقمان الذي بالحكيم الذي بيانه لقمان نعاته القرآن شرحوا له مشاهد بعضا بالبهان قدرة وصف إنها إ ن تكون مثقال حبه من خردل فتكون في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي أ ت ي بها الله ي ع ل م ه ا و ي أ ت ي بها يريد أ ن يفهمه علم الله الذي لا يحجبه شيء وقدره الله التي لا يمتنع عليه ا شيء في أصلب شيء أصغر شيء في شيء شيء شيء أصلب أصغر أصلب صخرة أ و في أ ب ع د شيء آ خ ر السماوات و ا ل أ ر ض يراها ويعلمها ويستطيع ان يجيء بها هذه في وجود ا ل أ ش ي ا ء ما ر ى في فعل ا ل إ ن س ا ن مقدار ذر من عملك أ س ر ط به فيما يشبه الصخر أ و صنعته ب أ ب ع ا د مما يشبه السماء فالله به عليم وعليه قدير وعلى احضارك محاسبتك ماذا هذا صور من البيان لمعنى واحد أ و لجانب من م ع ن ى واحد وهذا يتقال العلمي يمكنك ان ت أ خ ذ في صفحتين أ و ثلاث وتجمل ا حقائق ا ل ق ر آ ن و أ ح ك ا م ه فلماذا كبر المصحف أ و كبير المصحف ع ج و ن ل ت ص ر ي ف ا ل آ ي ا ت ك أ ن ا ل ق ر آ ن يقدم لك طعم سكري ح ل و ة في صنوف المطعومات م ر ة في السكر نفسه و م ر ة في أ ل و الفواكه ن ا و م ر ة في عسل النحل ومرة حتى يقول لك اذقته هوه و متفاوت ب أ ل و ا ن من البيان حتى يصبح عندك د و ق لتمييز الطعوم ذات الجنس الواحد ا ل م ت ح د علم البيان موضوعاته ث ل ا ث ة تشبيه ومجاز وكنايه اما ا ل ا س ت ع ا ر ة فهي وليد من زوج هو التشبيه والمجاز قال تزوج المجاز بتشبيه فولدا ولدا س م ه الاستعاره ة استعارة س نعم هي مجاز ع ل ا ق ة ا ا ل م ش ب ه م ج المشابهه ز ع ا ا ق ة ل ع ل ا ق و ا ل م ش ا ب ه ق ا ل و ا في ا س ت ع ا ر ة استعارة ا ل مجازون علقته ت ش ا ب ه و ن ك أ س ا د ي ن علاقته عروف هذه التشبيه والمجاز والكنايه ة المجاز و العلومي البياني الكتاب في وقد أ ف ر ض له السيوتي رحمه الله م ا ب ا وبين أ ن ه أ ف ر د بتصنيفه من جونسين كتابه ف ي العز بن عبد السلام إ م ا م ه المقاصر الفقهي أ ص و ل ل ا المفسر أ ف ر ض ه بكتاب اسمه ا ل إ ي ج ا ز في علم المجاز نفيس والخصف س ي و ت أ ي ض ا بكتابه دونه ولكن ا ل أ ص ل مطبوع و إ ل ا العبد مجاز ا ل ق ر آ ن هل في ا ل ق ر آ ن مجاز ل ل أ س ف لا يزال السؤال يطرح في كل الكتابات و لا يزال الناس يذكرون أ ن ه مضى من ينكر المجاز و لا يزال بعض منا ينكر المجاز في الكتاب ذلك أ ن المجاز عندهم في شبهتين ا ت ي ن ذ ه ا ش ب هما دعاياهما إلى إنكار المجاز في القرآن. تتعلق بالكلام والتاني تتعلق به المجاز بالكلام بالمتكلم الذين إنكار القرآن الشباة الأولى والثاني إلى تتعلق تتعلق في الشبه ا ا قالوا المجازو الكذب والقرآن ل ل ك م م ز أخو ن ن ا ل ك ذ ب قال ت ع ا ل ى و ب ا ل ح ق إنزلنا ه بالكلام ص د ق و ا ل ت وتمت ا ب ك م ت ربك صدقا فلا كذب فيه المتكلم قالوا المتكلم بالمجازي انما ي ل ج أ إ ل ي ه حين تحرجه ا ل ح ق ي ق ة أ و لا يجد من مسالك ا ل ح ق ي ق ة ما يتيسر له من القول فيا ا ا ب الى ا ل م ج ا ز ل ي س ت ع ي ر منه قال والله جل ف ع ل ا لا يعجزه شيء ولا يمكن أ ن يقدر فيه أ ن ه أ ع ج ز ت ه مشارك النطق بالحقيقه حتى ع ش ر وهذه ظلمات بعضها فوق بعض ولكن ولاعن الحرفية لهم ظاهرية بمثل الشبعة هذه وللجواب ه م ت ق ب غريب الشيء مسكونين باللون لمثل نمكانهم من هذه وكأنها ت ا ي البسيط نقول أ و ل ان أ المجازه في ا ل ق ر آ ن أ ب ل غ من ا ل ح ق ي ق ة وعليه فيصبح أ ص د ق منها ل أ ن ه يؤدي ا ل ح ق ي ق ة على ما هو أ ب ل غ ف ي ص ب ح أ ب ل غ من الحقيقه ة فانطرحت ش ب منه. هذه واحدة ثم أ ن المتتبعه بالمجازي على ما م ا س يجد ك ث ي ر من ه الكتابه على اساس لابد مخرجه ك ن أن ت ا إلا ع ل لكم ب ع ض ه المجاز إن شاء ما ه ل من、اللغة. ومن الحسن اللغة الكتاب لغة سقط شطر الحسن فيه السطر الأعظم للحسن فيه ب ل غ ا ل كتاب ترجع إ ل ى هذا الجانب أ م ا النبي صلى الله عليه وسلم فنطق كل بلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بما السابق قال الكلم وخواتمة تربون البلاغات ولكن ا ي و إلا ب رعيها و و ب المجاز س ت ل لماذا المفاتح م و ن م ذ ه أ ل و ن من الفنون ف يحتاج القول رعيها ي في ب ر ا ع ة الاستلال و ب ر ا ل إ ك م ا ل إ ل ى أ ل و ا ن من ا ج ا د ة النظم وركوب أ س فانين المجاز للاتهج ا ل غ السماء ي في فيها ة ا ف ي ه الجمهور على أن في ان ل ق ر آ مجاز جماعة الجماعة الله يا والميشد ذائل الظاهرية قل الشدد وبعض يدو في القران م المواضع ولا أظنهم يعني بهم لا أظنهم ا احتراسا ولا لا ه ب بعض في يعني كحسي يعني ي ظن م مجاز الملكية ح ما يرتقي بالفهم في مقامات المخرى المجاز يرتقي في في القرآن كتاب نسب ا لابن قيم هو في الحقيقه م س ب ه لابني النقيب اسمه المشوق لعلوم القران آ ن ت ق ر ي ب كله كله على المجاز قائم ا يشرح ف ي ن معنا من المجاز المجاز هنا ما ش تعمل موضعه ع ل ل في غير ا ق قرينة ة مع ماش ت ع م ل في غير موضعه ل بوضع ا لعلاقه خ ط ا الأول ب ل مع قرينه تمنع ه من إ ر ا د ة المعنى ا ل أ ص ل ي تفهي ث ل اللفظ ث ق و ا المستعمل في غير م وضع له باصل ا ل ل غ ة شو هذا منقول عن الوضع ا ل أ و ل إ ل ى مجال آ خ ر و ت ا ن ي ا لم ينقل هكذا من غير ع ل ا ق ة تضبط المجاز أي الجواز اي ل ج و ا ز أ الجواز ا ا ن ت ق ل وذلك سمي م ا ا العلاقة تصحيح المجاز ز تصحح تصحح ل تفصل ق ا ا ر ن بين ة م ج و اي ل ك ن ا ة لأن ا ل ك ن ا ن د ن ا ا ل ف ر ق ن ه ا هو ا ل ق ر ن ة ف ن وجدت ق ر ي ن ة تصريفنا عن إ ر ا د ة المعنى ا ل أ ص ل ي فهذا مجاز وفي ن و ق ر ي ن ة لا تصريف ا ر ا د ة أ م و ك ن ا ر ا د ة الظاهر قيل فيها كنايه ة ف م المجاز بينه وبين الكناية ناشي بعلاقة المجاز ت التي و سيطور ا بعلاقة تصححها عندنا نأشي إ ذ ا كانت ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ش ا ب ه ة فالمجاز ي استعاره و إ ذ ا كانت غير ا ل م ش ا ب ه ة سمي المجاز المرسل أ ي عن قيد التشبيه ويصاله يعني عدم تعليقه و إ ن م ا مرسل فيما جعل له من سبب أ و ظرف أ و مسبب أ و محل أ و ا ل ة أ و م آ ل ي ة أ و ح ا ل ي ة اوصل علماء, علماء البياني ل ا غ ة علاقات المجاز إ ل ى خمسين وعشرين ع ل ا ق ة ونظم فيها أ ح د شيخ مشيخنا ا نظما بالغا بجيعا في علاقه ة المجاز وإن شاء ا ل ل وإن إ ذ المجاز أبقى في ا أملي عليكم علاقة ا خمس وفاسي وعشرين وحشاها أوضح أو حشا العلاقات حشاها حاش كيران بالكيران طيبية طيب فيها في ابن لها لها هذه منها هذه العلاقه أ و ل ا ان ا غير ا ل م ش ا ب ع ة تخرج ا ل ا س ت ع ا ر ة ا ل ا س ت ع ا ر ة م ع ر و ف ع ل ا قتلها المشابهه ومن امتلاتها ل ردوا ح م ة ر أ ي د ي ه م في أ ف و ا ه ه م وقالوا إ ن ا كفرنا بما هذه ا س ت ع ا ر ة هاته المجاز مما علقته كل الجزء جعلوا أ ص ا ب ع ه م في أ ذ ا ن ه م الأسبوع في أصل الودع أصل في وضعوا على هذه الامام الثلاثه ك ا م ل ا هذه تسمى انامله ذ ا ت ل ق ي ق في ا ل أ ص ل الوضع فجعل ا ل أ ص ا ب ع في ا ل آ ذ ا ن حقيقته غير مرادى ابدا فمحمول على المجاز تجاوزنا ب ف أ ط ل ق ن ا ا ل ك ل واردنا الاناملون الاولى أ ي ب ع ض أ س ب و ع ي فمن باب إ ط ل ا ق الكل و إ ر ا د ت ه البعض مبالغه و ا ل ع ل ا ق ة هي ا ل ج ز ئ ي ة ل أ ن ا ل أ ن م ل ه جزء من ا ل أ س ب و ع ف ج ا ز تزوجه م خ لم عن الوضع لم نستعمل ا ل أ س ب و ع في الرجل أو او ل أ س ب ع في العين و إ ن م ا ا س ت ع م ل ا ل أ س ب و ع في بعضه في المجاز على س ن ة في تصحيح ا ل إ ط ل ا ق فهمتوا معي يجعلون وقال ن ق ط ة المجاز أنا لي. يريد ي أ ن يبين الله في علاه أ ن أ و ل ئ ك الكفار وهم يتلقون البيان أو البلاغ ي ا ا ن م م ح ي أو ل ل ب ا المحمسي قرآنا من ش د ة نفورهم مما ي س م ع و ن وخوفهم من أ ن يهتدوا جعلنا أذنهم صبعهم في、أدنين. من مرد الصواعق بها زواجر القران ل المخوفه ل ا بالك القرآن م من المنبهه و زواجر ت ا ل ق آ المخوفة ا ل م ن ا ل م ذ ك ر ة لهم أ ح ر ي ا ء ب أ ن يفتحوا ع ي و ن ه م ب ص ي ر م عليها ووقعوا عليهم كوقع الصواعق المحرقه ة ثم خ و ف من صاعقة ولكنهم أ ت ر ه ا ا يمنعون ة في ت ص و ر ه أ ن ت ص ي ر ا ل ه د ا ي ة من منافذها فينسون أ ن آدانهم, ادانهم انما تتحمل جزءا من ا ل أ ص ب و ع فكانهم ل ش د ة ما يريدون من ا ل إ غ ل ا ق منافذ الاهتداء ي د خ ل ص ا ب ع ه م ك ا م ل ة وما أ د خ ل و ه ا كامله بينما ا ل ق ر آ ن يريد ان يصور بالله عليكم هنا المجاز الذي ه وعكس غير أبلاغه حقيق من الحقيقة لو قلت لو من و ض يدي ه ما ما اطلاق حتى سدهاد أردكت ودي المسمعة ما يا ماذا بلادين صحيح نريد يوشكة و الكل و إ ر ا د ة الجزء في ا ل ق ر آ ن فكل وجوهكم شطره هذا إ ط ل ا ق إ ط ل ا ق الجزء و إ ر ا د ة الكل عكساته أ ن ت المطلوب منك شرط ا في ا ل ص ل ا ة الاستقبال بالسطر والوجه تابع له أ م ا لو كنت ا ل ق ب ل ة يهدي و ص د ي وجهك هذا فقط ا س ت ق ب ا ل ك ذ ا ل ل ق ب ة هنا ولوا ص ت ن ا ل وجهكم شطره ليس مرادا و إ ن م ا ولوا ذواتكم شطره ذ ولم ا ت ك م و الوجه ل أ ن ه أ ش ر ف جزء في الذات ويذبح ط ل الوجه الكل يطلق الأسرف على الكل ق ويرادة كثيرا ه في وجملة لغة الكتاب ا م ابناءهم ل ل ت ج و ز ا ب ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين هل كان يباشر ا ل د ب ح وقد نسب اليه ح ق ي ق ة أ ن ينسب ا ل د ب ح لي مباشر الفعل اما ان ينسب للامر أ ع و ا ن ه أ م ر أ ع و ا ن ه أ م ر جنده أ م ر سفاكين ان يقتلوا وقد ي ق ت ل و احيانا واحده وكذا ولكن يذبحون و ي ش ا ع د م ن م ا ه بالاعوان فنسبته إ ل ى الامر ن س ب ة إ ل ى السبب السبب في الفعل هذه ن س ب ة م ج ا ز ي ة نقلنا ن س ب ة الذبح من ا ل فاعل إ ل ى مسبب إ ل ى سببه ا ل آ م ر به تجوزه و ا ل ع ل ا ق ة و ا ض ح ة وهي ع ل ا ق ة الوجود ل أ ن ه لولا انه امر ل م ي فعل كما نقول بنى فلان هذا المسجد وش بناه يعني البناء يطلق و ا في ا ل ح ق ي ق ة على البناء الذي يرفع الطين ويضع الحديد ويضع السقوف و... أ م ا ننشب ا ل ا ل آ م ر فهذا م جهز وقد حسنا ولكن مجال السببي معنى أ ن ه لولا أ م ر ه و د ع م ه و د ع ن ت ه لما حصل شيء من هذا اللون بالوريد بنا يقول د ي شوي تعالى واذا َ تليت ِْ عليهم ََِْْ آ ي َ ا ت ُ ه ُ زادتهم َُْْ إ ِ ي م َ ا ن ً ا ا ل آ ي ا ت ن س أ ل الله اليه زياده الايمان في قلبك هو الله هو م ا هي كانت سبب كانت سبب في الاهتداء أ م ا ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن فالفعل ي و على حسب عشقه ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن أ ن ه فعل الله وهذه أ س ب ا ب ولكن صح ل غ ة ا ل ن س ب ة إ ل ى السبب فلا ي ا ر ه ن قلنا اللولة والتاني ما مجاز رميت رميت إذ رميت. في حرج ق ق ي ة ولكن الله م رميتها م ى حقيقة في الإسناد وإذ هذا ا ز ويا. الى التشبيهات س المجلس ب ب فهمتوا نعم لكم تقلوا ت ا بركة إلى ل في التشبيهات في ا ل ق ر آ ن لها مقام اخر صور ة صورة في صورة تشبيه، في صورة استعارة في صورة... في صورة كناية في صورة تشبيه تشبيهات كثيرة من مجلس وأنتم تعلمون البيان البيان تشبيهات يجيب تشبيه في في في في في قد أ د و ا ت ت ش ب ي ه ووجه ا ل ش ب ا ب واركان المشبه والمشبه به ما سيغير معروف ربما عندها ا ل ط ل ب ة م ح ت ا ج و ا ل ى ان نقف ة عندها ولكن تشبيهات ا ل ق ر آ ن على صور ذكر منها خ م س ة ا م ه ذ ك ر بعضها ما تقع عليه ا ل ح ا س ة أ ي ما يمكن ادراكه ب ا ل ح ا س ة بما لا تقع عليه ا ل ح ا س ة تبع ب ع ي وهذا تشبيه و يبدو و ك أ ن فيه غ ر ا ب ة لنديه أ ا من حين نشبه يكون القصد هو اللي معانه في التجلية والكشف وتقريب البعيد و ن ق ل الخفي لحيز الى ت تعتش به. لكن هنا هاد ما تقع تشبهه تقع ت ج الوجوة ل المقاصي لكن الحسة لا عليه ل ي يبدو هذا به هنا هذا ما بما ا م و و مقل الله تعالى طلعوها كأنه رؤوس الشياطين كأنه عندي أنا هنا رؤوس حيز س ب فهم ا ن التجلي ن الشياطين ن ا م ا ة لغة وتطلقوا ومعنى الكتاب في ل ق ويصبح ا ا على ل ح ة لشدة حركتها وخطورة رفضة الحية الشيطان حركتها لسعها الدر منها أشعاره من العرب يطلقوا الشيطان على ي من ووجدت وتوقع ف المعنى على هذا ليس من قبل ما بينه منه ويصبح رؤوس شجرة طلع شجره ا ل ز ق و ن في النار ك أ ن ه رؤوس الحيه يقتر السم منها وجاء في الاطار ما يؤكد ذلك يعني ثمارها هكذا تبدو كانها رؤوس الحياه يسيل منها السم ؤ م ورغم ن أنه كونه غيبا في غ ا ي ة ا ل م ش ر حتينا نستمر وانه لشيطان ا في ا ل ر ق ب ة شيطان فيما كان ا سوء بالغ في شخص يقول هذا من فعل الشيطان, الشيطان. فاصبح في... في... في دينك وتخيلك اقتران لفظ الشيطان بغايه ة القبح ف ك ن القبح رؤوس وغاية الشناعة وتحيل على خيالك. وهذه الحوالة الشناعة خيالك على في ي ا ا ل ب نستحضر عالية لا أستحضر أستحضر معك ا ل آ ن ما يسمى بالتخيل الروائي فهذا فن كبير جدا شوف ا ل ق ر آ ن كيف تجد انه وسط في الباب حين ت ق ر أ هذه ا ل أ ي ه تقول أ ع و ذ بالله يعني ثمرها ر أ س الشيطان أ ن ت ا ل آ ن دائما ا ل ف ا ك ه ة و أ ن ت تريد ان ت أ خ ذ ه ا ط ل ع هو الثمر ثمر الشيء ف ا ك ه ة فاكهة, فاكهة. وأي ت ك و ن على أ و ل مرغب في ا ل ف ا ك ه ة صورتها و ت ا ن ي ة طعمها و ت ا ل ت ه ا ط ر ا و تراوتها ه ا ط ما ذكرنا سلاستها وسلامه عاقبتها تأكلها وتأثر وتكون وسورتها نفرت الابتداء أشياء فيك كذا كثيرة أولها للورها هو انجدابك للورها فإذا طلعها سيطان شو إذن من كل ت م ا ر ه ا في غ ا ي ة القبح فلا ت س أ ل عن مذاقها ولا ت س أ ل عن سوء عاقبتها ولا تسال عن الامور الاخرى المترتبه ش ي ا القرآن ت القرآن غاية على الله ت وما لا تقع و ا عليه بما تقع و ا عليه ل إ خ ر ا ج ا ل ق ض ي ة بشبيه من حيزه ل إ ش ك ا ل لا حيز التجلي و ا ل د و ر ل مثل لضعف اعمالهم كسراب والذين كفروا أ ع م ا ل ه م ومنها إ ي م ا ن ه م وهو ا ل ر أ س و ا ل إ ي م ا ن هذا معنى كالعمل أ ع م ا ل ه م ما كسبوا ف و ج ي ه لا تقع و الحاسه ا عليه من إ ي م ا ن وغيره مثلها كسراب بقيعه أ ي ما ي ت ر ا ء من لمعه في, في, في الصحراء من جراء انعكاس أ ش ع ة الشمس على هذا الامتداد ي ب د و لك وكانه شراب وليس بشراب سراب تصل إ ل ي ه فلا تجد الباب فهو إ ذ ا مرا خادع تظن أ ن ه ينفع ولا ينفع فهو يشبهها يريد أن أ ع م ا ل الكفار وما هم عليه من اعتقاد وفساد في وجه الشباب وهو عدم انتفاعهم به و أ ن ه م مخدوعون حيث يعتقدون أ ن ما يفعلونه من صلاح تم ن صلاح قد ينجيهم كل ذلك صرار لأنه لأسلته وأصله الإيمان والأخص إلى عملوا من عمل فجعلناه النطور صرار فاقدوا وقدمنا ما هباء يترأى من وهو فقال العلمي بعض والذين كفروا أ ع م ا ل ه م أ ي الصالح لنفقد ه ا ل ش ر ط ه ا هي في ا ل ع ا ق ب ة أ و تعلقهم بها كتعلق الشارب ب ا ل ص ر ب ي ظ ن ه م ا حتى اذا جاءوا ولم يجدوا شيئا ليس بالشرط أ ن تكون أ ش ي ا ء ظ ا ه ر ة ثم يجلها بربطها مالا بما يبدو من, من, من, من سراب لرائه ا ل ض م ا ن وفيه اشعار ب أ ن ه يكون في حاله ة الحاجة ل إ ي ويوم الحاجه ق ي يمثل في ا أعمالهم نهاية المطاف م ي يجيئون ن إلى فصل ل ق ض ا ما ا ء ويكون يكون شد ح ة إلى ذ ه اليه م الآمن فلا ج د و و ن شيئا م يتوقعون تابع سيدي ثالثه ولما ق ن قصة جاء بالالواح من عاد ربه ي مكتوب في نسخته ة هدى ورحمه امرهم بما فيها من وظائف وحقوق فابوا قالوا شيء كثير علينا فنطق طور الله الجبل جبل الطور الذي جبل نفس الذي شهد ا الوحي نطقه الملك بإذن الله فوق رؤوسهم فصار فوقهم ك أ ن ه ظل أ ي سحابه إ م ا أ ن ت أ خ د و ه إ م ا أ ن تجفنوا تحته فقالوا سمعنا واطعنا ورد الجبل الى وإذ نتقن العصير ج ب ل إلى ل فوقه ف انظروا ا س إسرائيل كأنه ظل وظنوا أي ويطلق و الظن على العلم كذا وظنوا تحققوا أ ن ه واقع بهم أ ي لاصق بهم بل شيء غير واقع عليهم كل واصلوا معنى أي فسواها خذوا قيل لهم ما اتيناكم ب ق و ة ب ع ز م لا تترددوا لماذا هذه التفاؤل واذكروا ما فيه لعلكم ت ت ب ع ا ل ظله السحابه شيء ا ل مرئي ولكن خرج ا به بما, بما ليس العاده جاريه به وهو نطق الجبل ا ح ت ر ل أ ن ه الذي يكون كالظله السحابه اما ان يصير, يصير, يصير الجبل سحابا كالسحاب فهذا شيء علم تجري العاده به ك أ ن ه ظ ل ش ت م ر ا د ن ا انا وتشبيه تشبيه ما لم تجري العاده به وهو نطق الجبل إ ل ى ما زرت به وهو جريان السحب ف ق ر أ و س ن ا ظللا ولا لا. نعم. وجنات ا ل عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ا ل م ر ا د ه ن ا بالعرض سعه ليس المرادة ا ب عرضها ويريدون كذلك اي ح ن لن ندخلوا ا ف ه ذ ا النقش ع ر ض ه ا أي ساعة ما لا يدرك ب ا ل ع ا د ة إ ل ا ما يدرك بها جنه عرضها السماوات والارض أ ر ض ه ذ ع هذا عرض لا يدرك ب ا ل ب ز ا ه جنه عرضها السماوات, أي كعرض عرض السماوات. لا ت ص ي م التل جنه عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض يحتيد خلانا أ د ا ه ت ش ب ي ه و ا ل ب ي ه من قسم ما, ما نحن فيه و ت ش ب ي ا ت فكانه خ ط أ ي في إ ر ا د ا ل آ ي ة نعم تابع وله الجوار المنشات في البحر ك ا ل ع ل ا الجوار المنشات السفن وقرئ المنشات في السبع المنشات العوالي المصنوعات على مقاس ح ا ل ق كره في البحر ك ا ل أ ع ل ا م ا ل أ ع ل ا م جميع العلم هو الجبل ش ا م خ س ا م ق إ خ ر ا ج ما ل ق و ة فيه أ ي ما ل تبات له لان السفن جواري ف و ص ه البحر ك ا ل ر ي ش ة ما ما كبرت وما ع ض م ت تتلجأ له يملكها في هذا البحر فيها. تغير ا ل أ و ض ا ع ف ت ش ب ح ت ك التي كنت تقول يا لها من س ف ي ن ة لا شيء ش ب ه اخراج بالجبال الأعلام إ لما لا ق و ة له إ ل ى ما له ق و ة لمزيد من المبالغه نقلنا ما لقوا إ ل ى باقوتنا لوصفه بالعظمه غايه وله الجوارم الشهاده في مالك العالم تابع اذن هذه وجوه التشبيهات التي تعرض في كتاب الله وتنفعه المتدبره نفعا عظيما يعينه الله بها على فهم مراده وحسن بلاغه هذا الكتاب الكنايه يدل على لازم معناه مع جواز قصد المعنى ا ل أ ص ل ي الذي هو الملزوم عندنا وإن أنه فقرنا القرآن في الكناية السيدة إذا الكلام فمجاز لازمة مثلما أختم أختم ملزومة وضح في هذه استعاره قائمه مجاز علاقته المشابهه قول ايه اخرى لازم لا ما و ض ح ف ي ه مزيانا نقوم بنعمل شيئا ا خ ر انظروا مثلا إ ل ا قول الله تبارك وتعالى في, في عيسى و أ م ه كانا ياكلان الطعام الاخبار هنا عن عيسى و أ م ه بنا ي أ ك ل ا ن الطعام غير مفيد فليس المراد ا خ ب ا ر عن أ ن ه كان ي أ ك ل ا ن الطعام المراد ي ا ز م ه ك ا ن يجوعان ي فيبحثان عن الطعام و ك ا ن يطعمان ي ف ي ا ح ت ج ا ن ي ل أ ن ي ت خ ل ص من طعامهما ومن فضلتهما في الكنف معناه فيه ك ن ا ي ة عن ا ل ح ا ج ة التي تسقط ا ل أ ه ل ي ة أ ه ل ي ه لما ا ل دعي فيهما من كونهما إ ل ى ه ي ن ي فإن أصلت إلى أن الغنى يكون مستغنيا أصلت إلى هذه ا الفقر ذ ه ع ل ا م ة الفقر الكلي كانا ياكلان الطعام وهذه تسمى عند البعض ب ك ن ا ي ة الحياه ة و م ن ا ومنها, ومنها ص غ ي ر ب غ ا ي ة ا ل ع ز وهو يقضي حاجته ويتخلص من فضلاته بغاية نبحث الفقر أو وهو جائع وهو عن أن كانا ياكلان س ت غ ن عن ي ل ط ع ا م ا ن ي أ ك الطعام, الطعام. الطعام. انظر كيف نبين لهم الايه و أ ي ض ا منها كنايه ا ل ح ي ا ة فيما القرآن ف ي يتعلق ب ا ل ع ل ا ق ة بين الرجل والزوجه تجد ذ ه الألفاظ لا أفضى إلى أفضى تقربون تمسون وقد بعضكم بعض فلما تغشا ح م ل ت حملا خفيفا ل ت غ ش ي ة و ا ل إ ف ض ا ء والمسيس وهذه ا ل أ ل و ا ن ا ل ر ا ق ي ة من الوصلين ظلالها فيها معنى الكنايات كلها ل ا ن ه يلزم من المراد من المسيس لازمه وهو الوصل لازمه ا ل م ب ا ش ر ة لازمه القربان لازمه لازم ا ل إ ف ض ا ء لازمه لا يمكن أ ن يحمل على ظاهره من المسي ومن ا ل إ ف ض ا ل أ ن ا ل إ ف ض ا ء هو انعدام الفرق إ ف ض ا ء إ ل ي ك معناه وصلك م ب ا ش ر ة فهذا أ ص ل ا في الافضاء فلا يمكن أ ن يكون على ا ل إ ف ض ا ء مطلقا وهو المسيس أ ي ض ا فلما تغشها تغشي لون من لون الوصل او الدخول يغشي ا ل ل ي ل ة النهار ولا ت د ر ي ك ف ي و ش ي ولا يعني الوان من الوصل في غ ا ي ة ا ل ر ق ة دعونا من إ ي ح ا ء ه ا ل ك ل م ة بلاغيا ومبدئيا ذكر مع جواز إرادة الأصل أنه مع مجي مثل المجاز معه المعنى عن يجوز قارين الأصلي لا لأنك هنا قارين تصرفوا إرادة مثلا عندنا و س أ ل ا ل ق ر ي ة التي كنا فيها هذا, هذا ليس كنايه م جازت لا يجوز أ ب د ا أ ن تقول المعنى ا ل أ ص ل ي يراد أو سؤال هذه الجدران、وهذا. قد بقولك المدينة يكون أبحتن؟ أبحتن؟ لكن كما وصلنا في الكناية يكون في ويجوز لكن كما الكلب ممكن ممكن كلب الكلب وصلنا ولا ولا فلان جبان أن جبان جبان تصفه وما في ديارنا كلب يجوز, لله يجوز ويجوز ان تصفه و ا ن في اعلان نيت فهذا الفرق بين المجاز فهذه ك ن ا ي ة و س أ ل ا ل ق ر ي ة مجاز لانه كاين ق ر ي ن مانعه وهو أ ن الجماد لا ي ع ق ل وبالتالي لا ي س أ ل وبالتالي لا ينتظر منه جواب وإنما كان مجاز هذا الحدف أن مجاز الحدف حد يسأل و ه و ا ل م ج ز في المفرد لا في الاسناد الغرض منه هو ا ل م ب ا ل غ ة المبالغه, المبالغة ذ ا قل فؤاد ا س أ ل أ ه ل ا ل ق ر ي ة ح ق ي ق ة ا س أ ل سكانها ا س أ ل ا ل ق ر ي ة كما تقول في ا ل م ب ا ل غ ة اليوم هل تعرفون ي س أ ل اسال جدران هذه المسجد تخبرك ا س أ ل هذه السواري ا س أ ل هذه ا ل أ ر ض تعرفون وانت لا تقصد ظاهره ا بينك لو س أ ل ت لاجابتك أ و إ ن م ا كل الذين حضروا ه ن ك حتى لو تخيلنا أ ن هذه لها نطق لاجابت أ فعلا أعرف ف ل اعرف ن إذن واضح؟ فيها كثيرا في في شيء كل مقابل بلغة ا ا ل سأل ل ي ي ة ع يعني وبمن ي ه هذه ومعلم تكلم الجمال لو حتى أردت أن فلان س ت ج ي ب ك و ق ا الكناية من ج م ل ة ايه ا ل ك ن ا ي ة هناك لذلك ا ل آ ي ة تحتمنا ه نيت من ايه المسيس زيد م م ع ن هذا ا انت تكنيه بسيطه أ و من ينشا في ا ل ح ل ي ه جيدا هذا كنايه عن ا ل م ر أ ة أ و من ينشا في ب ق ا م ا ل إ ش ع ا ر بعدم أ ه ل ي ت ه ا إ ذ ا كانت على هذا النحو أ و من ينشا أ أو ي ن ش في الحليه مثلا او, أو يضعها محل النساء أ و محل ا ل م ر أ ة مثلا ن يذكرها هكذا كان ن ع ن ا ب ن ش أ ت ه ا التي ت ن ش أ في ا ل ح ل ي ة في الرفاه وفي التزين وفي كذا هل هي مؤهله لتكون في مقام, في مقام الحسم وفي مقام الحكم وفي مقام الفصل فكانه حوالى ب ا ل ك ن ا ي ة على عدم ا ل أ ه ل ي ة بلا سببها و أ ن ه ا ن ش أ ت على هذا النحو معناه انه لو أ خ ذ ن ا بظهرها قيدا في المفاهيم السابقه لو لم تكن و على هذا النحو لتغيير ا الوضع قليلا أ و م ن ي ن ش ا في ا ل ح ل ي ة وهو في الخصام غير مبين تجعلونه كذا وكذا فهم عدم الأهلية نقطة وهذه لا يمكن ي ان يفهم ولا يستحضرن ا تاريخ العرب وموقفهم من النساء وتخسيسهم ل أ ن في مقامات م ع ي ن ة إ ل ى ا ل غ ي ر ة ظلم في ج و ا ن ب وغيره ب ل غ ة في ج و ا ن ب ويمكن ان يوصفها التناقض إ ل ا بما وصفه الله به الجاهليه ت ب ا ش ي أ ن ا مثل آ خ ر نعم نعم زيد انتقل نعم. ا ل ا س ت ع ا ر ة وهي قلنا بد ا ل م ز ا و ج ة بين المجازي وش. كدا كدا. ومن أ م ث ل ت ه ا ما سبقنا من قول الله واخفض له ما ج ن ح ذ ل ي من ا ل ر ح م ة ومثالك أ ن ت ولا جعل يدك م غ ل و ل ة الى عنقك ولا تبسطها كل كل البصفة ل تقعد م وهي م محشورة و من أ ب د ع الوان ا ل ب ل ا غ ة في الكتاب الاستعاره وقد خصها للعلم فصنفوا فيها و م ن استعاره ي د الطيب نكيران عنده ا ا ب فيه س ت ا وهي كنا مجاز علاقته المشابهه ونصفه اقرب وجويه في قول الله واخفض له مجانا ع هذا فيه ا س ت ع ا ر ة أ ص ل ه ا مجاز قائم على المشابهه اولا في تشبيه تشبيه الذل بطائره وحذف لمشبهه به هو الطائر وابقاه على ما يدل عليه على أ ح د ل و ز ي م ه جزئيته وهو الجناح ي ارسحق ما عندهم ل س ت ة ا ل ر ي ة ر لموافقته ذكر الخفض ل أ ن الخفض يتناسب مع الجناح فهي قول استعاره ترشيحيه وتباعيه لانه استعمل فيها الفعل ونستعمل فيها الاصل فهي استعاره ترشيحيه ت ب ع ي ه وليست باصل استعملت الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وجه الاستعاره هو نبيه وهو ان هذا الخفض على هذا النحو خفض الطائر الذي استعير منه بلغ غايته لا مزيد عليه ولو اخذت الصوره من خفضه لكان في ذلك كفايه لان تتصور الاستعاره التي مفادها كن مع ابويك ارضا وكن خافضا لهما جناحك من الانطراح بحيث لا تترفح فيه لا لهم فضلا المتأفف لا ا تتأفف حضورهم من عن أن كن ب ب ر ي معهما ا المنخفض ل ى النحو ليس لو فضلا عن أن يتأفف تحضر أن كل ع ه م ا ل ط ا ئ ر الذي بسط جناحيه غ ا ت ه سكون غ ا ت ه انخفاض غ ا ت ه رفق و ح ن ا ن و ح ض ا ن ة إ ذ ن ك ي ن ا ل م ر ح م ة وهناك التواجع وهناك سكون ل أ ن الطائر لا يكون ساكنا إ ل ا إ ذ ا خفض جناحه ل أ ن ه إ ن م ا يرفعه إ ذ ا ا ر د ان يتحرك ما خ ف ض هذا نزولا في ذ ل ك لاحظوا ا ل ط ا ئ ر ي ما ينزل لا يحرك إ ل ى فوق هكذا هو يخفض ثم ينزل ن ز ل واحده وهو خ ف ض خفض لهما إ ذ ن تصوير للنزول والسكينه مابقى ف ي ح ر ك ة والتواضع والاحتضان ل أ ن ه هو هكذا ا ح ت ض ن ه في ر خ هو في إ ح ا ء الجناح ما فيه من مثل هذه المعاني والباب استعارة الكتاب هي الاستعارة هي فن ا ل ا س ت ع ا ر ة ثم ننتقل إن ش الى ء ا ل ل ه إ إلى أ ب و ابواب أخرى أ إلى ب أ خ ر ى تتعلق بالمعاني الحصر و ا ل إ ج ا ز و ا ل إ ط ن ا ب ثم ما معه من من المسائل الاخرى ن ولكن فيها ل م ا ت قصيرة يقولون ل يجل ه علا الحصر م ب ان ح ث علم ع ل م ا ا يكون لاعلم البيان ي و ع ل ى قسمين حصر ص ف ة في موصوف و ص ح ر موصوف في ا ل س د ويكون ل ه ص و ر ث ل ا ث ي ك ويكون ن للقلب و لك ل ت ع ي ي ي ن و و ن ل ل إ ف ر ا د ويكون م م ن نأخذ ث ا ح د إ شاء ا لك ل والأمتلة ه ع ن د م ا من ق ص ر ا ل ل ق ب القصد الحصر للمبالغة يكون حصر حصر القلب القصر ا هو الحصر ا كلا وما سواء اختصاص بنوبه الحصر خلاف بسيط الحصر حصر القلب أو قصر القلب معناه واحدا حصر القصر كقول الله تبارك وتعالى على لسان الذين يحلون الربا كقول على يحلون ذلك بأنهم قالوا حصر حصر قصر أو بأنهم إ ن م ا البيع مثل الربا إ ن م ا أ د ا ه حصر إن ن ن ايه دور الغصر إ هي إ ل الا ما, النفي وإلا ما إلا وإنما والتقديم إ ن م و ا ت ق د ي م ه مع حقه و ا ل ت أ خ ي ر والعطف ن ف ي بلا ل ا بلا أ و نحوها أ و بل هذه شعال أربح و أ د و ا ت القصر إ ل ا إ ن م ا عطف و تقديم كما تقدم وادوات القصر ي نفي إ ن م ا عطف وتقديم كما تقدم عطف وتقديم كما تقدم في مباحث التقديم من أنه سبق للاهتمام والتقديم لكذا والتقديم للحسن إنما حصر قلب ومراد منه المبالغة في مدعوة كان ا ل أ ص ل ان يقولوا انما الربا مثل البيع هم يريدون شبيه ما, ما, ما, ما هو محل النزاع بما هو خالي من النزاع فعن ن ب ن ه ه ا من ع النزاع ر ب والبيع ا فهؤلاء و و محلل ل ي ق البيع الذي الربا دائما المشبه أعلى من المشبه هذا الأصل قاعدة أعلى من المشبه فلا مثل أعلى أعلى يكون ي حرمتمه من من إنه و ج أن يشبيه ل ب ي بالربا إ ن م ا البيع مثل الربا فغرضهم وتشبيه الربا بالبيع في الحليه ا ل ل ح ي وفي الانتفاع ويشبهون الزوائد ا ل ر ب ا و ي ة بالزوائد التي تكون في الربح لكن مبالغه منهم القرآن قالوا البيع مثل الربا ع ن ى إن يكون من حلال أ ر ق ى فهو الربا وهذا البيع الذي ت ح ل ن ه ه و إ ن م ا هو شبيه بالربا فحطوا الله ما اسمه ذ قصر قلب ق ل ب ل ل م ب ا ل غ ة وقولهم كان أ أرضه ن لون س م ء ه و ك أ لون س م ارضه ئ ه أ سماؤه ل ل ب مغبراتهم غ ومهماهم ا ر أ ج كأن ل وكان ن أرضه العربية سماءه وفي أ أرضه ن لون س م ء ه ك أ لون سمائه أ ر ض ه من الغبرار فقلب الكمال لبيانه كأنه الغبرار ادعى الفرح لا في الأصل فقلب في في و ت ع ا ل كماله في الفرح حتى لا تعترض عليه أ م ا قصر قصر إ ف ر ا د فهو كثير ومن نقول الله تبارك وتعالى في سن رسول الله وما محمد الا ر س و ه رسول ها؟ إلا إضافة رسول مبلغ عصم كان. كان من إضافة رسول كان كان مشارا وكان بيش عصم كني إن وكان زوجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم افراد ن هذه الصفه لانها محله محله الخلافه عند هؤلاء المخاطبين معنى ليس انفيه للفتيان و إ ن م ا بيان لكمال الفتوه ة فيما ف ي حسرت فيه فيما حصرت فيه ذ ا التعبير جاء المساوة لا الأمثلة فقل وقتجده عن بعضهم بعد يوجد قصيرة أنه ودح لكن مع ذلك لا تسلم لك ان تعبر عن ا ش ي ء بقدره دون ز ي ا د ة ولا نقص المساواه ف إ ن عبرت عنه بوفاء مع نقص عن قدر ما يتطلبه من اللفظ أي يحتاجه من ما يحتاجه لفظاً؟ قيل اطناب وهذا ا ل أ خ ي ر اطناب بسط واطناب زياده هو عندكم هناك فالبسط يكون من لفظه والزياده تكون بالحذف المقدر منه ع ن ا ه أ فيها اللفظ زيدت كانت مقدرة ثم أفسع عنها في لفظه فقيل اطناب الزياده وفيه بليغ وغير بالغ غير البليغ يسمى إ ش ه ا ب ا عند بعضهم وقد يكون هو أيضا دلا على اطناب ل إ البليغ و ن أن إذا أردت ح ف فأوجز وإذا أردت أن يفهم عنك فأطنب فبسوط ظ عنك عنك أن إذن أردت وإذا مقامه ا ب ل و ا ل إ ط ن ا ب غير مقام الحفظ تريد أ ن تحفظ معاني م ع ي ن ة م ر ك ز ة ف أ و ج ز كلامك و إ ذ ا أ ر د ت ان تبين والمقام مقام بيان وشرح فافض وابسط واطلب واسهب فهذا مقام يقتضي ذلك وسبق ه ذ ا مقام و لنا أ ن ا ل ب ل ا غ ة هي جعل الكلام مطابقا لمقتضى المقام فقد يكون ل م ق ا م مقام بص ك ل ب ل ا غ ة تقتضي ويكون مقام إ ي ج ا ز ك ل ب ل ا غ ة تقتضي م الخبر ا معناك بقية و ا ل إ ن ش ا ء هو من كنا من مباحث ج ي ن من م ع ا ن ي الخبر عندهم في ت ع ر ي ف ما يدخله الصدق ا ل ك ذ ب أ و ما يحتمل ه صدق ا ل ك ذ ب ل د ا ت ه حتى يخرج لغيره كما لو كان كلام الله لا بالنسبه لله المتكلم وذلك ا ا ما قارن داله التلفز ل مدلوله إ ن عند ش ء و به وذلك نحو ما يجري في العقد. العقود بعتك وزوجتك وهبتك هذه عقود إ ن ش ا ئ ي ة يقارن لفظها م د ل و ل ا عند النطق فمصدقها حالي وفيها قسم آ خ ر في ا ل إ ن ش ا ء ثم قسم طلبي بقي القسم ذكر ه ن اجماع ك سنصيوتي إ البلاغين على أ ن ه من قسم ا ل إ ن ش ا ء ولكن أ ن ا وقفت على بلاغين يحرروا المساله فجعلوها ل ق س من م قسم الخبر ل أ ن ه يدخل في باب المؤكدات في في فواتيح فالدعاء في القسمية دليل يعني يسلب باب مباحث المؤكدات ولاحظوا في القسمية تجدون دل دليل الإجماع هناك يعني لا, لا يسلب. هناك مزعل القسم في مباحث الإنشاء ذلك مزعل تجدون ماذا بدائع ق بقي ي لنا؟ بقي لنا مبحثون ب آخر ا ل ق ر آ ن وفواصل ا ل ق ر آ ن وما يتعلق ب إ ع ج ا ز ه آ خ ر محتصين آخر, محط الصين آخر من ح و ر ي مواحظ علم من و ا ح ش ج ر ة المحارف وهو ا ل إ ع ج ا ز والبدائع والفواصل لم كان ا ل ق ر آ ن معجزا وما القدر الذي يقع به ا ل إ ع ج ا ز ما وجهه؟ وهل ا ل إ ع ج ا ز مستمر مفتوح أ م طوي وانتهى ل أ ن ه لم يبقى هناك من يتحد يتحدى بهذا ا ل ق ر آ ن بيانا إ ن شاء الله هذه م ح ا و ر سخرى نشتغل عليها ونختم بها هذه المجال ز ا الله ل مقسمنا بخشيتك تحروا وبين طعا ن ومن يقين ت ك م بهاينا وصائب د ن ومتعنا بإسماعينا وبصارينا ي ا اللهم ا ل ت ه م ا ن ا منا منا منا منا منا منا م ن منا م ا م ن ن ا منا منا م منا م ن ن ا ن ا منا م ن ن ا منا م ا م منا منا منا ن ا منا م ا م ن ن ا ا منا منا منا منا م منا منا منا منا م ن ن ا منا منا منا منا منا منا منا م ن ن ا منا ا ن ا منا م ا منا م ا منا منا م ا م